حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و ع ا ص م وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أ خ ب ر ن ي عثمان بن السائد أ خ ب ر ن ي أ ب ي و أ م عبد الملك ا بن أ ب ي م ح ذ و ر ة عن أ ب ي م ح ذ و ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بالأولى من أبو داود وحديث مسدد فيه قال وعلمني فيه خير خير أبيا الصلاة الصلاة الصبق قال قال قال الإقاءة من من من مسدد مرتين, مرتين الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د ان لا اله الا الله اشهد ن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله, محمد الله حي على الصلاه حي على الصلاه ح ا على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله وقال عبد الرزاق مرتين قد قامت الصلاة. قد قامت、الصلاة. أسمع م كان قد قد قال الصلاة الصلاة أبو حدثنا و ولا وسلم ر لا لأن النبي صلى الله عليه عليه ناصيته يفرقها يجز مسح ح الحسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى و ح د قالوا حدثنا همام حدثنا عامر ا ل أ ح و ل حدثني مكحول أ ن ابن محيريز ح د ث أ ن أ ب ا م ح ذ و ر ت حدثه أ ن ر س و الله و ل الله صلى الله عليه وسلم علمه ا ل أ ذ ا ن تسع عشره ك ل م ة و ا ل إ ق ا م ة سبع عشره ك ل م ة ا ل أ ذ ا ن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن لا اله الا الله اشهد ان, أن محمدا رسول الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على ا ل ص ل ا ق حي ع ل ل ط ل ا ق حي على الفلاح حي ع ل الفلاح الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله و ا ل إ ق ا م ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان م ح م د ر س و الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الصلاه حي ع الفلاح حي ع الفلاح قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر القى ل لا إله ه أكبر أبي كتابة محذورة بشار إلا الله كذا حدثنا في في حديث أبي حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عاطم. حدثنا بن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاذينا هو بنفسه فقال قل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله ك ب ر الله اكبر اشهدوا ن لا اله الا الله اشهدوا ن لا اله الا الله اشهدوا ن محمدا رسول الله اشهدوا ن محمدا رسول الله مرتين مرتين قال ت م ج ع فمدم ن ف و ت ك اشهدوا ن لا اله الا الله اشهدوا ن لا اله الا الله اشهدوا ن محمدا رسول الله اشهدوا ان إن م ح م د ى ر س و ل ا ل ل ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع حي على الفلاح حي على الفلاح الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله حدثنا ح د ث ن ابراهيم إ بن إ س م ا ع ي ل بن عبد الملك بن أ ب ي م ح ذ و ر ة قال سمعت جدي عبد الملك بن أ ب ي م ح ذ و ر ة يذكر أ ن ه سمع أ ب ا م ح ذ و ر ة يقول القى علي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا ا ل ه ا ل ل ه ا ك ك ب ر الله ا ك ك ب ر الله ا ك ك ب ر الله ا ك ك ب ر ا ل ه ا ك ب ل ا ك ل ه ا ل ا الله ا ك ه ا ك ب ل ا ك ل ه ا ل ا الله ا ك ه اكبر ا ل ل ا ك ر ا ل ل ا ل ل ه ا ك ه اكبر ا ل ل ا ك ر ا ل ل ا ل ل ه ا ك ه ا ك ب ل ا ك ل ه ا ل ا الله ا ك ه ا ك ب ل ا ك ل ه ا ل ا الله ا ك ه اكبر ا ل ل ا ك ر ا ل ل ا ل ل ه ا ك ه اكبر ا ل ك ب ر م ح م د رسول الله حي ع ل ى الصلاه حي ع ل ى الصلاه حي علي الفلاح حي ع ل ى الفلاح ق ا ل وكان يقول في الفجر ا في ل ص ل ا ة خير من النوم حدثنا محمد بن د ا و د ا ل إ س ك ن د ر ا ن ي حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أ ب ي محذوره أ خ ب ر ه عن عبد الله بن محييز الجمحي عن أ ب ي محذوره ر ر و رسول وسلم أن أ الله صلى الله عليه وسلم علمه ا ا ن ي ق ل الله أ ك ب الله أكبر أشهد أن لا إله إلا ا إله ل ل أشهد أكبر أن أشهد أن ل ا إ ل ه إ ل ابو الله ثم ذكر مثل أذان مثل ثم حديث ذكر ن جريج عن عبد العزيز بن عبد العزيز الملك م ع ن قال أبي داود وفي حديث مالك بن دينار قال س أ ل ت ابن أ ب ي م ح ذ و ر ة قلت حدثني عن أ ذ ا ن أ ب ي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر وكذلك ل حديث ي جعفر بن س م ا ن عن ابن أبي عن عن إلا أنه عم إلا أبي محذورة جده ق ا ل ثم ترجع فترفع خ و ت ك الله أ ك ب ر ا ل ل ه أ ك ب ر حدثنا عمرو بن مرزوق أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن عمرو بن مره قال سمعت ا بن أ ب ي ليلى وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن عمرو بن مره سمعت ا بن أ ب ي ليلى قال احيلت ا ل ص ل ا ة ث ل ا ث ة أ ح و ا ل قال وحدثنا أ ص ح ا ب ن ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أ ع ج ب ن ي أ ن تكون ص ل ا ة المسلمين أ و قال المؤمنين و ا ح د حتى لقد همنت همنت أمر أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى أبث أن أمر رجالا الدور رجالا الصلاة في ي قال و و م ن على آ فجاء رجل من ا ل أ ن ص ا ر فقال يا رسول الله إ ن ي لما رايت ج ع ت ل م ر أ من اهتمامك ر أ ي ت رجلا ك أ ن عليه ثوبين أ خ ض ر ي ن فقام على المسجد على فأذى ثم قال ع د قعدة م ف ق ا مثلها إلا أنه يقول قد قامت المسنى إلا يقول الصلاة ولولا أن يقول الناس قال تقول لقلت أنه ابن إني أن أن كنت ي قد ق رسول ا ن غير الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المثنى لقد أ ر ا ك الله عز وجل خيرا ولم يقل عمر لقد أ ر ا ك الله خيرا فمر بلالا ف ل ي ؤ ذ عمر أ م ا إ ن ي قد ر أ ي ت مثل الذي ر أ ى ولكني لما سبقت استحليت قال وحدثنا أ ص ح ا ب ن ا قال كان الرجل إ ذ ا جاء ي س أ ل فيخبر بما سبق من الله صلاته الله جاء قال ج ا ء معاذ قال ش ع ب ة وقد سمعتها من حصين فقال لا اراه على حال الى قوله كذلك ف ف ع ل قال ابو داود ثم رجعت الى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فاشاروا اليه قال ش ع ب ة وهذه سمعتها من حصين قال فقال م ع ان ذ لا أراه على حال الا اراه ك ت عليها قال فقال ان معاذ قد سن لكم س ن ة كذلك ف ف ع ل قال وحدثنا أ ص ح ا ب ن ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ا ل م د ي ن ة أ م ر ه م بصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم انزل رمضان وكانوا قوما لم يتعوذوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أ ط ع م مسكينا فنزلت هذه ا ل آ ي ة فمن شهد ا منكم الشهره ل يصم فكانت ا ل ر خ ص ة للمريض والمسافر ف أ م ر و ا بالصيام قال وحدثنا قال وكان الرجل إ ذ ا أ ف ط ر فنام قبل أ ن ي أ ك ل لم ي أ ك ل حتى يصبح قال فجاء عمر بن الخطاب ف أ ر ا د امراته فقال إ ن ي قد نمت فظن أ ن ه ا تعتل ف أ ت ا ه ا فجاء رجل من ا ل أ ن ص ا ر ف أ ر ا د الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أ ص ب ح و ا انزلت عليه هذه ا ل آ ي ليلة ة وحل لكم ا إلى ي ء ح و حدثنا محمد بن المثنى عن أ ب ي داود و ح د ث نصر ا ن بن المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن ع م ر بن مره عن ابن أ ب ي ليلى عن وعاد بن جبل قال و ح ي ل ت ا ل ص ل ا ة ث ل ا ث ة أ ح و ا ل و ح ي ل الصيام ث ل ا ث ة أ ح و ا ل وساق نصر ا ل حديث بطوله قصة صلاةه نحو بنت المقدس قد قال صلاةه صلى الحال الثالث أن رسول الله صلى الله نحو أن وسلم بيت فصلى الله عليه وسلم قدم ثلاثه عشر شهرا ف أ ن ز ل الله تعالى هذه ا ل آ ي ة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول ي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ف و ل و وجوهكم شطره وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من ا ل أ ن ص ا ر وقال فيه ف ت ب ل ا ل ق ب ل ة قال الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا اله الا الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة مرتين حي على الصلاة مرتين الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله ثم أ م ه ل ه ن ي ة ثم قام فقال مثلها إ ل ا أ ن ه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت ا ل ص ل ا ة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ق ن ه ا بلالا ف أ ذ ن بها بلال وقال في الصوم قال ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر ويصوم يوم عاشراء ف أ ن ز ل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب ع ل ى الذين من قبلكم إ ل ى قوله طعام مستين فمن شاء أ ن ي ق و م صام ومن شاء أ ن يفطر ويطعم كل يوم م س ت ي ن أ ج د ا ه ذلك وهذا حول فانزل أ ن ز ل ل ل تعالى ه شهر ا ر م ض الذي أ ن فيه الله ق ر آ ن إ ى على أيام أخر الصيام من فثبت ش د الشهر وعلى المسافر وعلى و أن يقضي ث ب تعالى ا ل ط م ل الكبير ل ش ي خ و الذين لا يستطيعان الصوم وجاء السرمة وساغ ا عمل ل يومه وقد حدثنا ي ح د ث سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قالا حدثنا حماد عن سماك بن ع ط ي ة وحدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا و ح ي د جميعا عن أ ي و ب عن أ ب ي خ ل ا ف عن أ ن س قال أ م ر ب ل ا د أ ن يشفع ا ل أ ذ ا ن ويوتر ا ل ا ق ا م ة زاد في إلا حدثنا م ا ا في ي ح د ه إلا حميد بن م س ع د ة حدثنا إ س م ا ع ي ل عن ص ا ل ح الحزائي عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ن س مثل حديث وهيب قال إ س م ا ع ي ل فحدثت به أ ي و ب فقال إ ل ا ا ل إ ق ا م ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة سمعت أ ب ا جعفر يحدث عن مسلم أ ب ي ا ل م ث ن ى عن ابن عمر قال إ ن م ا كان ا ل أ ذ ا ن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين و ا ل إ ق ا م ة م ر ة م ر ة غير أ ن ه يقول قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت ا ل ص ل ا ة إذا إ سمعنا ا ل قال م ثم توطأنا خرجنا إ ى الصلاة قال ش ع ب ة لم أ س م ع من أ ب ي جعفر غير هذا الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أ ب و عامر يعني العقدي عبد الملك بن ع م ر حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أ ب ا المثنى مؤذن مسجد ا ل أ ك ب ر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث حدثنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن خالد حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء لم يصنع منها شيئا قال فاري عبد الله بن زيد الاذان في المنام ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فقال أ ل ق ه على ظلال ف أ ل ق ا ه عليه ف أ ذ ن ظلال فقال عبدالله أنا رأيته وأنا رأيته قال فاقم انت حدثنا ع ب د الله بن عمر ا ل ق و ا ر ي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمرو شيخ لاهل المدينه من الانصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال ف أ ق ا م جدي حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الافريقي انه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أ ن ه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أ و ل أ ذ ا ن الصبح أ م ر ن ي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ذ ن ت فجعلت أ ق و ل اقيموا يا رسول الله فجعل ينظر إ ل ى ن ا ح ي ة المشرق الى الفجر فيقول لا حتى إ ذ ا طلع ا ل ح ج ر نزل فبرز ثم انصرف إ ل ي ه وقد لاحق اصحابه يعني ف ت و ض أ ف أ ر ا د بلال أ ن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ خ ا قداء هو أ ذ ن ومن أ ذ ن فهو يقيم قال ف أ ق م حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة عن موسى بن أ ب ي عثمان عن أ ب ي لحيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى يغفر وشاهد ت ه و ي ه له د كل رقب و ي ب ت و ش ا ا ل ص ل ا ة يكتب له خمس وعشرون ص ل ا ة ويكفر عنهما بينهما حدثنا القعنبي عن مالك عن أ ب ي الزناد عن أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله حتى لا يسمع فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا التأذين بالصلاة الشيطان ضراط لا النداء نودي أدبر يسمع أقبل وله قضي حتى حتى ي ت ى ا و ب ب ا ل ص ل ا ة أ د ب ر حتى إ ذ ا قضي التثبيب أ ق ب ل حتى ي خ ط ر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أ ن يدري كم صلى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح بن بن عن عن عن الأعمش قال أبي أبي فضيل رجل هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا م ضامن والمؤذن م ؤ ت م ر اللهم ا افسد ا ل أ ئ م ة واغفر للمؤذنين حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن ا ل أ ع م ش قال نبئت عن أ ب ي صالح قال ولا اراني إ ل ا قد سمعته منه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ا حدثنا حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن أيوب ب إ ر ي الزبير عن عروة بن الزبير بني بيتي م محمد محمد امرأة من بن بن بن بن بن عن عن عن عن النجاة كان سعد إسحاء جعفر عروة قالت من أ ط و ل بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر ف ي أ ت ي بسحر فيجلس على البيت ينظر إ ل ى الفجر ف إ ذ ا ر آ ه تمطى ثم قال ا ل ل ه م إ ن ي أ ح م د ك و أ س ت ع ي ن ك على قريش أ ن يقيموا د ي ن ه قال ثم يؤذن قال والله ما علمته كان تركها ليله ة واحدة فعني ذ ه الكلمات حدثنا م واحده س س ى بن إ م ع ي ل ث وحدثنا حدثنا ن يعني إذن بن سليمان الأنباري حدثنا وقيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي عن ا الربيع جميعا قيس وقيع أبي جحيب ي ب محمد أ قال أتيت النبي صلى الله صلى عليه وسلم أتيت عليه وسلم ب م ك ة وهو في ق ب ة حمراء من أ د م فخرج بلال ف أ ذ ن فكنت أ ت ت ب ع ف م ا هاهنا وهاهنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ح ل ة حمراء برود ي م ا ن ي ة قطريه وقال موسى لوى قال ق بلالا خرج إلى الأطح فأذن فلما حي على الطلاة حي على الفلاح إلى بلغ على على م رأيت خرج فأذن حي حي ع يمينا وشمال ولم يستدر ثم دخل فأخرج وساق دخل العنذة ثم يستدر فأخرج حدثنا ي ح د ث محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن زيد العمي عن أ ب ي إ ي ا د عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م مسلمة ة حدثنا عبد الله بن الله ا ل ق ع عن ن ي م ا ل الليفي الخدري ك عن ابن شهاد عن عطاء يزيد عن أبي سعيد ابن ابن أن شهاد أبي يزيد رسول ل ه صلى الله عن ل وسلم قال ل ي ه سمعتم إذا ا د حدثنا محمد بن سلم حدثنا ا فقولوا ما المؤذن ابن ء يقول مثل سلم بن عبد ن ا ن لهيعة وحيوة ي ع و س بن أبي أيوب عن كعب بن عن علقمة الله م ن بن عن عبد ا ل بن عمرو بن, عمر بن العاص أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فإنه المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا سمعتم مثل ثم من صلى علي علي يقول صلى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 ر ج قال ن اكون أنا هو فمن س أ الله لي الوسيلة لي حدثنا ل عليه الشفاعة ت ح ابن السرحي ومحمد ا بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن حي ي عن ابي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا ا فقال فاذا فسل رسول الله, صلى الله عليه وسلم كما يقولون فإذا انتهيت فاطر ح د ث ق ص ي ب ه بن سعيد حدثنا ل ي س عن الحكيم ب عبد الله بن ق ي س عن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن سعد بن أ ب ي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن محمدا وبمحمد وبالإسلام حين وأنا أشهد أن أن دينا حدثنا قال لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله رضيت بالله ربا رسولا إله له ورسوله له وحده شريك رضيت عبده وأشهد أشهد غفر ح ا ب ر ا ه ي م بن مهدي حدثنا علي بن مسر عن هشام بن ع ر و ة عن ا ب ي عن ع ا ئ ش ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن ج خ ر م حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن حبيب بن عبد الرحمن بن اساف عن حفظ بن عاصم بن عمر عن ا ب ي عن جده عمر ب ن ا ل خ ط ا ب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ثم قال الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه ي أمامة أو ع ا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في ا ل ا ق ا م ة فلما ان قال قد ق ا م ت ا ل ص ل ا ة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامة في نحو حديث عمر رضي الله الاداء حنبل صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا ي يسمع ن ن ا ل ا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الصائمة آتي محمدا الوسيلة ء والفضيلة هذه رب وابعته مقاما محمودا آتي مقاما مؤمل بن إ ي ه ا ب حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا القاسم بن م ع ن حدثنا المسعودي عن أ ب ي كثير مولى أ م سلمه عن أ م س ل م ة ق ا قال علمني ر س و ل ا ل ل صلى ه ان ل ل عليه وسلم ه أ أ ق و ل عند أ د ا ن المغرب اللهم إ ن هذا اقبال ليلك و إ د ب ا ر نهارك و أ ص و ا ت د ع ا ت ك ف ر ح د ث ن ا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد م سعيد بن أخبرنا أبي حدثنا عن عن الجريري العلاء ط ر ف بن عبد الله عن عثمان بن أبي عن عثمان العاف موضع الله قال قلت وقال قلت موسى في آ خ ر إن عثمان بن ا أبي لي ع ا قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واتخذ د باضعفهم و ت مؤذنا لا ي أ خ ذ على اذانه اجرا حدثنا موسى بن اسماعيل و د ا و د بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن عن حماد ايوب نافع عن ابن عمر النبي عليه يرجع فينادي فامره الحجر بلالا قبل طلوع صلى الله وسلم إن العبد قال د ن م أ ابو إن ا ل ع د قد زاد نام م س ى فرجع ف ن ا داود ى أ ل إن نام العبد قال ب قد أ ا وهذا د و الحديث لم يروه عن ايوب إ ل ا حماد بن سلمه حدثنا أ ي و ب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أ ب ي رواد أ خ ب ر ن ا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أ ذ ن قبل الصبح ف أ م ر ه عمر فذكر نحوه وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع او غيره ان مؤذنا لعمر يقال له مسروح او غيره قال ابو داود ورواه الدراوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا اصح من ذاك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه ع ف ه قال قال أ ب و داود شداد يدرك عياض لالة مولى لم في、لا. حدثنا محمد بن سلم سالم وسعيد الله الله الرحمن عمر ام م حدثنا يحيى وهد عبد عبد ابن عن بن بن ابن بن بن عن هشان بن عروة عن, عن عائشة ان ابن عائشة عبد عروة كثير ت و لرسول وسلم وهو م مؤذنا اعمى كان الله الله صلى عليه ح د ن بن ا محمد ك ث حدثنا سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعفاء قال كنا مع أ ب ي ه ر ي ر ة في المسجد فخرج رجل حين أ ذ ن المؤذن للعصا فقال أبي هريرة أ م ا هذا فقد عصى ف ى أبا القاسم ل ابا ل ل عليه وسلم ه عثمان حدثنا ن أبي شيبة ح د ث ش ب القاسم ئ ي عن ثمان عن جابر بن سورة فقال كان بلال يؤذن بلال يؤهل النبي فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فقام حدثنا محمد حدثنا خرج كثير الظلام بن حدثنا س ف ي ابو ن حدثنا يحيى ا ل ق ت ا د عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر ف ت و ب رجل في الظهر او العصر قال اخرج بنا فان هذه ب ا ل ع ه حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا وهكذا قال تروني حتى ابو داود وهكذا رواه ايوب وحجاج و ا ا ل ص قال كتب الي يحيى ورواه معاويه بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقالا فيه حتى تروني وعليكم السفينه ة حدثنا ا ب ر ي عيسى عن معمر عن يحيا مثله قال حتى تروني قد خرج على داود لم يذكر عيسى م موسى معمر مثله لم معمر ابن حدثنا باسناده قال قال ابو عن عن ابن داود ورواه حتى قد قد خرجت خرجت الا معمر ورواه ابن عيسى عن معمر لم خرشت يقل فيه قد、خرج. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أ ب و عمر و حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد وهذا عن الأوزاعي عن عن لرسول وسلم وسلم لفله الزهري هريرة الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه يأخذ يأخذ معاذ سلا الصلاة كانت تقام الناس النبي صلى قبل صلى عن عن عن عن أن أن حدثنا حسين بن حدثنا أبي أبي عمره ب سالت أ أ ع عن ل قال ى حميد س ثابتني البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام ا ل ص ل ا ة فحدثني عن أ ن س بن مالك قال ا ق ي م ة ا ل ص ل ا ة ف ع ر ض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أ ق ي م ت الصلاه ة حدثنا أحمد حدثنا بن عدي بن سويد السدوسي بن بن بن منجوف حدثنا عون بن ك م كهمس قمنا بمنا والإمام س عن أبيه قال إلى الصلاة إلى يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من اهل ا ل ك و ف ة ما يقعدك قلت ابن ب ر ي ن م قال هذا السمود فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوفج عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أ ن يكبر قال وقال إ ن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف و ا ل أ ل إلى الله من يمشيها يصل وما خطوة خطوة من من يمشيها بها أحب حدثنا حدثنا عن الاول ل ل ص ا ة ر س و الله الله صلى الله عليه وسلم نجي في فما جانب المسجد ق ا م إ ل ى ا ل ص ل ا ة ح ت ى ن ا م احد ل ق و م ث ن اسحاق عبد بن الله اخبرنا ل ج و ه ي أ أ ب و ع ا ص م عن ابن جريج عن موسى بن عفر و ل الله صلى الله عن ل وسلم ي ي ه تقام الصلاة ا م ل في سالم ج د إ ذ رآهم ق ي ل جلس ل ا يصلي و إ ذ ا رآهم جماعة صلى حدثنا ع صلى ب د النبض ل ه ب عاصم ق ا ى ابن نافع عقبة ابن جبير عن ابي عن عن م سمعت ع عن علي عنه و د الزرقي ابن ابي طالب رضي الله رضي ث حدثنا أحمد بن حدثنا زائدة حدثنا ل ذلك السائب احمد زائدة ابن يونس ابن حبيش ن معدان ابن عن اليعمري ع الدرداء ابي ابي طلحة س رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ث ل ا ث ة في ق ر ي ة ولا بدو لا تقام فيهم ا ل ص ل ا ة الا قد استحوذ عليهم ا ل ش ي خ قال السائل يأكل ذ ب ا ق ا ف يعني ة ذائدة قال قال السائب ي بالجماعه الصلاه في الجماعه حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن, الأعمش عن ابي طالب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قال و م ل ا رسول عليهم بيوتهم بالنار حدثنا النفعيلي حدثنا بيوتهم المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني أبو حدثنا حدثنا بن بن يزيد الأصم م ع ت أبا هريرة ي ق ق الله ر س و ا ل ل صلى الله عليه وسلم لقد هممت أ ن امر فتيتي و ي ج م ع حزما من حفر ثم آ ت ي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله ف أ ح ر ق ا عليهم قلت لي يزيد ا ل ت يا أ ب ا عوف ا ل ج م ع ة عنها أ و غيرها قال ثم ت ا ؤ ذ ن ا ي إ ن لم أ ك ن سمعت أ ب ا هريره ي أ ث ر ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر ج م ع ة ولا غيرها حدثنا حدثنا الأحوط حافظوا حيث عباد المسعودي عبد ينادى هارون بن عباد الأزي حدثنا وفيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي عن عبد الله بن بهن الأزي الأقمر الله قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس وفيع مسعوط أبي علي على فإن من سنن الهدى ولقد ل صلى ه من نبيه الله الهدى وسلم ر أ ي ت ن ا وما يتخلف عنها إ ل ا منافق بين النفاق ولقد ر أ ي ت ن ا و إ ن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أ ح د إ ل ا وله مسجد في بيته قال ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض لم ت قال ب ل منه ص ل ابو ة التي قال داود روى عن مغراء أ ب و إ س ح ا ق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ع ا ط م بن ب ه د ل ة عن أ ب ي رزين عن ابن أ م مكتوم أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إ ن ي رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي ر ف ق ة أ ن أ ص ل ي في بيتي قال هل ت س م ع ن ي دا. قال نعم قال لا أ ج د لك رخصه حدثنا هارون بن زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليل عن ابن أ م مكتوم قال يا رسول الله إ ن ا ل م د ي ن ة كثيره ة ا ل و ا م و ا ل ت ب النبي ا فقال ا ع صلى ل ل ه عليه و س أتسمع ل على م حي ا ل ل ص ا ة حي الظلاح فحي على هلا قال أ ب و داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سبيان ليس في ح د ي ث ه حي هلا حدثنا حقص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الله بن أ ب ي رصير عن أ بصير ي بن كعب قال ل رسول الله صلى الله ل ى بنا ع ه أشاهد أشاهد وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا, قالوا لا, قالوا لا قال فلان قالوا ل ا الصلاتين أسقل ل ل ا ص ولو ا ت ع ى المنافقين ل و ت علمتم و ن ما فيهما ل أ ت ه ما ولو حبوا على الركب ل وإن ص فضيلته الأول الملائكة ما على ولو علمتم نفس صف ف لابتدرتموه و إ ن ص ل ا ة الرجل مع الرجل أ ز ك ى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أ ز ك ى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أ ح ب إ ل ى الله تعالى حدثنا أحد حدثنا ح ا إ س قال بن ن يوسف ح د ث سفيان <تصفيق> س أبي عن ه يعني حكيم عثمان عبد بن حدثنا ا ل رسول ح م عمرى عثمان ن بن عن بن عفان أبي ر قال قال الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في ج م ا ع ة كانت كانت قيام العشاء والفجر في جماعة قيام نصف ومن ليلة في ليلة صلى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب عن عبد الرحمن بن نهران عن عبد الرحمن بن سعد عن ابي ب ر ي ر ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا زهير حدثنا سليمان ا ل ت ي م ي أ ن أ ب ا عثمان حدثه عن أ ب ي بن كعب قال كان رجل لا أ ع ل م أ ح د ا من الناس ممن يصلي ا ل ق ب ل ة من أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ب ع د منزلا من المسجد من ذلك الرجل وكان لا تقطئه فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمه فقال ما منزلي أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه عن قوله ذلك فقال أ ر د ت يا رسول الله أ ن يكتب لي إ ق ب ا ل ي إ ل ى المسجد ورجوعي إ ل ى أ ه ل ي إ ذ ا ر ج ع فقال أ ع ط ا ك الله ذلك كله أمطاك الله جل وعلا. له أجمع حدثنا أبو أبي ما الهيثم بن حميد القاسم الله وعلا احتسبت حدثنا حدثنا الحارث جل كله الرحمن توبة عن عن عبد عن يحيى بن بن أ ب ي ا م ا م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إ ل ى صلاه مكتوبه ف أ ج ر ه ك أ ج ر الحاج المحرم ومن خرج إ ل ى تسبيح الضحى لا ينصبه إ ل ا إ ي ا ه ف أ ج ر ه ك أ ج ر المعتمر و ص ل ا ة على إ ث ر ص ل ا ة لا لغو بينهما كتاب في علمين حدثنا مسدد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الرجل في ج م ا ع ة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجه ة وخط ن بها, درجة عنه بها خطيئة حتى المسجد فإذا خطيئة يدخل حتى إذا المسجد كان صلاة ما كانت الصلاة دخل في ت اللهم اللهم حدثنا ي ه ي محمد ا بن عيسى حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن هلال بن ميمون عن ع ق ا ء بن يزيد عن أ ب ي سعيد الخدري قال, قال رسول ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ل ص ل ا ة في ج م ا ع ة تعدل خمسا وعشرين ص ل ا ة ف إ ذ ا صلاها في بلاد ف أ ت م ركوعها وسجودها بلغت خمسين ص ل ا ة قال أول داود قال عليه ب د ا و ا ح د بن ز ذ الصلاه ا ح د ي ث الرجل في الثلاث تضاعف ا على في والسلام س ق ا ح حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد د عبيدة حدثنا ي معين ث بن أبو إ م ا ع ي أبو س ل ي م ن الكحال عن عبد الله بن أ و س عن ب ع ي د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إ ل ى المساجد بالنور ا ل ت ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي أ ن عبد الملك بن ع م ر حدثهم عن داوود بن قيس قال حدثني سعد بن إ س ح ا ق حدثني أ ب و ث م ا م ة الحناق ان كعب بن ع ج ر ة أ د ر ك ه وهو يريد المسجد أ د ر ك أ ح د ه م ا صاحبه قال فوجدني و أ ن ا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحتن ثم خرج عامداً إلى فإنه عامدا المسجد فلا صلاة حدثنا توضأ وضوءه أحدكم فأحتن محمد يديه يشفكن ثم خرج في محمد بن معاذ بن عباد العنبري حدثنا ابو ع و ا ن ة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز ة عن سعيد بن المسيد قال حضر رجلا من ا ل أ ن ص ا ر الموت فقال إ ن ي محدثكم حديثا ما أ ح د ث ك م و ه إ ل ا ح س ا ب ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا إلى إلا إلا الوضوء الصلاة اليمنى الله اليسرى توضأ وجل له ولم يضع أحدكم فأحتنى حسنة حق قدمه قدمه كسب ثم لم يرفع له خرج عز ا ل ل ه عز وجل عنه س ي ئ ه ل ي ق ر ب أ ح د ك م أ و ليبعد ف إ ن أ ت ى المسجد فصلى في ج م ا ع ة غفر له ف إ ن أ ت ى المسجد وقد صلوا بعض وبقي بعضا بعضا الله ما أدره وأتم ما كان المسجد صلوا الصلاة كذلك كذلك وأتم فأتم أدره أتى وقد بقي كان كذلك فإن المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك حدثنا عبد الله بن م س ل م ة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن ا ل ح ا ر عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ ف أ ح س ن وضوءه ثم راح فوجد الناس ف صلوا أ ع ط ا ه الله جل وعلا مثل أ ج ر من ص ل ى ه ا وحضرها لا ينقص ذلك من أ ج ر ه م شيئا حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تسلاه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن ماهو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إ م ا ء الله مساجد الله حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أ ب ي ث ا ب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت م ن ع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن حدثنا ابن أبن حدثنا عن عن مجاهد قال قال عبد عثمان بن عن عن بن النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء معاوية الأعمش قال قال الله قال الله عمر عليه وسلم أبي شيبة وأبو جرير صلى إلى ا ل م س ا ج د للليل ف ق ا ل ا ب ن ل م ف ق ا ل ل لا ه ن أ ذ ن ل ه م ف ي ت خ ذ ن ه ق ا ل ل لا ه ن أ ذ ن ل ه م ق ا ل فسبه وغضب و ق ا ل أقول ق ا ل رسول الله صلى ا ل ل عليه وسلم لهم ه ائذنوا و ت ق و ل ا لا ن أ ذ ن حدثنا القعنبي عن مالك عن لهم مالك يحيا بن س ي د عن عمرة بنت عبد بنت ان ل ر ح م انها ان اخبرت ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه لعمرة امنعه نساء بني اسرائيل قال يحيا بني نساء بني فقلت قالت نعم حدثنا ابن المثنى أ ن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن مورق عن أ ب ي ا ل أ ح و ث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة ا ل م ر أ ة في بيتها أ ف ض ل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أ ف ض ل من صلاتها في بيتها حدثنا أ ب و معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ت ر ح ن ا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى م ا قال قال قال داود رواه إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال قال عمر وهذا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أعنشها المسير الرحمن أبا سلمة أبو أصح أحمد أخبرني أخبرني وأبو أن عيوب بن بثة بن بن عبد يونس سعيد عمر هريرة عن عن عن عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا ت أ ت و ه ا تسعون و أ ت و ه ا تمشون وعليكم ا ل س ك ي ن ة فما أ د ر ك ت م فصلوا وما فاتكم فاتموا أ ت م ل قال الزبيدي الزهر أبو أبي أبي وابن ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر بن داود ومعمر وشعيد وما كذا ا حمزة سعد عن ف ك فأتم ف وقال وحده ق ابن الزهر عيينة عن وقال محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة وجعفر بن ر ب ي ع ة عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة ف أ ت م و ا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و ق ت ا د ة و أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا ف أ ت م و ا ح د ث ن ا أ ب و ا ل ي الطيارسي حدثنا ش ع ب ة عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م قال سمعت أ ب ا سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت و ا ل ص ل ا ة وعليكم ا ل س ه ي ن ة و ص ل و ا ما أ د ر ك ت م واقضوا ما سبقكم قال أبو د ابو و وكذا د قال ن سيرين عن أبي هريرة ا ل ي ق داود س بن إسماعيل ح ث ن عن سليمان الأسود عن ا الأسود مهيب أبي المتوكل الخدري الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم عن سعيد أن أبي أبطر يصلي وحده رجلا فقال أ ل ا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه أ خ ب ر ن ي يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن ا ل أ س و د عن ابيه فقال ي ناحية المسجد فدعا بهما بهما فرائصهما تجيئ ف ترعب ما منعكما ان تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا ذ ا صلى احدكم في ر ح ل ة ثم ادرك الامام ولم يصل ي فليصل ي معه فانها له ن ا ف ل ة حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن يعلى بن ع ص ا ء عن جابر بن يزيد عن عن ا ي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ب م ن ا بمعنى حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا معنى ب ن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن ص ع ف ع عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة فجلست ولم أ د خ ل معهم في ا ل ص ل ا ة قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى يزيد جالسا فقال أ ل م تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد أ س ل م قال فما منعك أ ن تدخل مع الناس في صلاتهم قال إ ن ي كنت قد صليت في منزلي و أ ن ا أ ح س ب أ ن ق ط ل ي ت م فقال إ ذ ا جئت إ ل ى ا ل ص ل ا ة فوجدت الناس فصلي معهم و إ ن كنت قد صليت تكن لك ن ا ف ل ة وهذه م ك ت و ب ة حدثنا أ ح م د بن صالح قال ر أ ت على بن وهب قال أ خ ب ر ن ي عمرو عن بكير أ ن ه سمع عكيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أ س د بن خ ز ي م ة أ ن ه س أ ل أ ب ا أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي فقال يصلي أ ح د ن ا في منزله ا ل ص ل ا ة ثم ي أ ت ي المسجد وتقام ا ل ص ل ا ة ف أ ص ل ي معه م ف أ ج د في نفسي من ذلك شيئا ق ا ل أبو أيوب س أ له ن عن ذلك النبي ا ا ذلك صلى ل ل عليه و سهم ل فقال ذلك ل م س ه جمع حدثنا أ ب و كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن ع م ر بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى م ي م و ن ة قال أ ت ي ت ابن عمر على الطلاق وهم يصلون فقلت أ ل ا تصلي معهم قال فصليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة يوم في مرتين حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن حرمله عن أ ب ي علي بن ا ل ه م د ا ن ي قال سمعت ر ق ب ه بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أ م الناس ف أ ص ا ف الوقت فله و ل ه م ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم حدثنا عباد ا ل أ ز د ي حدثنا مروان حدثتني ط ل ح ة أ م غراب عن ع ق ي ل ة ا م ر أ ة من بني فزاره مولاه لهم عن س ل ا م ة بنت الحر اخت خرشة, خرشه بن الحر الفزري ا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن من أ ش ر ا ق ا ل س ا ع ة أ ن يتدافع أ ه ل المسجد لا يجدون إ م ا م ا يصلي بهم حدثنا أبو الوليد أبو في البيض الطيالسي حددنا شعبة أخبرني إسماعيل يحدث أبي حددنا رجال شعب بن بن سمعت أوسى بن يحدث عن أبي مسعود عن ضمعج البذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ام القوم أ ق ر ا ه م لكتاب الله و أ ق د م ه م ق ر ا ء ة ف إ ن كانوا في ا ل ق ر ا ء ة سواء ف ل ي أ م ه م أ ق د م ه م ه ج ر ة ف إ ن كانوا في ا ل ه ج ر ة سواء ف ل ي أ م ه م أ ك ب ر ه م س ن ولا ي أ م الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا تكريمته بإذنه قال فيه ر ا ابن معاذ حدثنا ذ ا حدثنا الحديث قال فيه ولا ي أ م الرجل الرجل في سلطانه قال أ ب و داود وكذا قال يحيى سلطان عن ش ع ب ة أ ق د م ه م قراءه علي حدثنا ع و س بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أ ب ا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال ف إ ن كانوا في القراءه ة سواء ف أ ع ل م م ب ا ل سواء ن فإن ن ة ك ا في السنة س و ف أ ق د م ه م ه ج ر ة ولم يقل ف أ ق د م ه م ك ر ا ء قال أبو داود ا أبو و ر ه حجاج أحد حدثنا أرقاة إسماعيل قال ولا إلا بن بإذنه بن عن تكريمة تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه حدثنا موسى بن إسماعيل موسى قالت يا ابا ا حدثنا حماد اخبرنا ايوب عن عمرو بن سلمه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إ ذ ا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إ ذ ا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا فقالت ع ل الصلاة م م ه ف يأمكم يا أقرأكم ك و ن أقرأهم م ل امراه كنت أحفظ ق د و وعلي ن فكنت ي أأمهم ب د ة لي صغيرة ص ر ف ك ن ت إ النساء ت امرأة م ن واروا عنا ع و ر ة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد ا ل إ س ل ا م فرحيبه فكنت أ أ م ه م وأنا ابن سبع سمين أو ابن سمين ثمان سمين سبع حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا ع ا ص م ا ل أ ح و ل عن عمرو بن س ل م ة بهذا الخبر قال كنت أ أ م ه م في ب ر د ة م و ص ل ة فيها فتق فكنت إ ذ ا سجدت خرجت اسمي حدثنا ق ط ي ب ة حدثنا و ك ي ع عن مسعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن س ل م ة عن أبيه أنهم و و ف د ابيه إلى ل ا ن صلى ل ل ا الله عليه وسلم. فلما أرادوا ينصرفوا أن قال و رسول أو ا يا الله من يأمنا قال جمعا أو أخذا أكثركم للقرآن للقرآن قال من فلم يكن أ ح د من القوم جمع ما جمعته قال فقدموني و أ ن ا غلام وعلي ش م ل ة لي فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت إ م ا م ه م وكنت أ ص ل ي على جنائزهم إلى、يومها. قال يوم أبو هذا ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمه قال لما وفد قومي الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أ ب ي حدثنا ا ل ق ع ن ب ي حدثنا أ ن س يعني ا بن عياض وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن ماته عن ابن عمر أ ن ه قال لما قدم المهاجرون ا ل أ و ل و ن نزلوا ا ل ع ص ب ة قبل وقد الهيثم وفيهم عمر ب كان الأساس حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل وحدثنا مسدد حدثنا م س ل م ة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن ابي غلابه عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لصاح أو إذا الصلاة حضرت ف أ ذ ن ا ه ثم ي حديث ما ل أ م م ك أ ك ك ب ر م ا سنا وفي حديث م س ل م ة قال كنا يومئذ متقاربين في العلم وقال في حديث إ س م ا ع ي ل قال ق ا ل د قلت ل أ ب ي ق ل ا ب ة ف أ ي ن ا ل ق ر آ ن قال إ ن ه م ا كانا متقاربين حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن أ ب ا ن عن ا ك ر م ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم و ل ي أ م ك م ق ر ا ء ك م حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن الأنصار عن جدتي الأنصارية وعبد ورقة خلاد الله نوفا النبي صلى الله أم عليه وسلم غزى قال ت يا رسول الله ائذن لي في معك امرض لي الغذو في ع ك م مرضاكم لعل الله ان يرزقني ش ه ا د ة قال قري في بيتك فان الله تعالى يرزقك ا ل ش ه ا د ة قال ت وكانت تسمى ا ل ش ه ي د ة قال وكانت قد قرات أ ت ل ق ر آ ن ف س ا ل ن ان مؤذنا فادن ب ي عليه في, في صلى الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها لها دارها تتخذ ق ا وكانت ل قد د ب ر ت غ ل ا م ا لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها ب ق ط ي ف ة لها حتى مات وذهبا ف أ ص ب ح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أ و من راهما ف ل ي ج ي بهما ف أ م ر بهما ف ط ل ب ا فكانا اول مصلوب ب ا ل م د ي ن ة حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن فلاذ عن أ م و ر ق ة بنت عبد الله بن رحمه الحارث بهذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها أ م ر ه أنت أ أهل د ا ق ان ل ل عبد ا ر ح م فأنا أ ر ي تؤم م ذ ن حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن ه الله ا شيخا كبيرا عبد ر بن غ اهل ن عن م عبد م ن بن ا دارها ن بن عبد ل م عن ا ل ل رسول ل ل صلى ه الله عليه وسلم كان يقول ث ل ا ث ة لا يقبل الله منهم ص ل ا ة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أ ت ى ا ل ص ل ا ة دبارا والدبار أ ن ي أ ت ي ه ا بعد أ ن تفوته ورجل اعتبد محرره حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن حدثني معاوية بن صالح الحار عن مكحول بن ابن بن عن ابن عن عن معاوية العلا ابي وهو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة و ا ج ب ة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل ا ل ك ب ا حدثنا محمد بن عبد ل ر ح حدثنا ابن مهدي حدثنا م مهدي عمران ن العنبري ابن القطان عن عن انت ابو الله عبد خساسة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أ م مكتوم يام يا الناس وهو أ ع م ى حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب ا ن عن ب د ي ل حدثني أ ب و ع ط ي ة مولا م ن ه قال كان مالك بن ح و ي ر ي أ ت ي ن ا إ ل ى مصلانا ه ا ف أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فقلنا له تقدم فصلى قال قدموا لنا رجلا منكم يصلي لا يصلي لم أصلي منكم بكم وسأحدثكم بكم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 حدثنا أحمد بن ن س الاعمح ن بن وأحمد فراس م ا د ث ن ا ي عن ل ى ح د ث ابراهيم الأعمة عن إ عن عمه ا أ ن حذيفه أ م الناس بالمدائن على ل ك ا ن ف أ خ ذ أ ب و مسعود بقميصه فجبله فلما فرغ من ص ل ا ة ه قال أ ل م تعلم أ ن ه م كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا حجاج عن ابن جريح أ خ ب ر ن ي أ ب و خالد عن عدي بن ثابت ا ل أ ن ص ا ر ي حدثني رجل أ ن ه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ف أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أ س ا ل منه فتقدم ح ذ ي ف ة ف أ خ ذ على يديه فتبعه عمار حتى أ ن ز ل ه ح ذ ي ف ة فلم لما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفه الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اما الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبعت حسين اخذت على يديه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ي أ ت ي قومه فيصلي بهم تلك ا ل ص ل ا ة حدثنا م حدثنا سفيان د د حدثنا س عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول إن كان يصلي مع النبي معاذا مع وسلم عليه يصلي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ف ي أ م قومه حدثنا القع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه ا ل أ ي م ن فصلى ص ل ا ة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما صرف قال إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليئتم به ف إ ذ ا صلى قائما فصلوا ا ق ي ا م ا و إ ذ ا ركع فاركعوا و إ ذ ا رفع فارفعوا و إ ذ ا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد و إ ذ ا صلى جالسا ف ص ل و ا جلوسا ا ج م ع و ن حدثنا عثمان أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير و وكيع عن ا ل أ ع م ى عن أ ب ي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا ب ا ل م د ي ن ة فصرعه على جزم ن خ ل ة فانفك قدمه ف أ ت ي ن ا ه نعوده فوجدناه في م ش ر و ب ة ل ع ا ئ ش ة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت ع ن ه ثم أ د ي ن ا ه م ر ة أ خ ر ى نعوده فصلى ا ل م ك ت و ب ة ج ا ل س ة فقمنا خلفه ف أ ش ا ر إ ل ي ه ف ق ع د قال فلما قضى ا ل ص ل ا ة قال إ ذ ا ق ل ى الامام ج ا ل س ة فصلوا جلوسا و إ ذ ا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أ ه ل فارس بعظمائه ا حدثنا كليمان بن, حرب ومسلم بن إبراهيم ومسلم المعنى عن وحيد عن مصعب محمد عن, أبي عن أبي بريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليؤتم به ف إ ذ ا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر و إ ذ ا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع و إ ذ ا قال س ن ع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد ولا تسجد حتى يفجد وإذا فالجد قائما سجد تسجد يفجد حتى قل فصلوا, وإذا فل فصلوا قعوداً قال ي م ا وإذا ابو ل فصلوا ق قعودا ا ع أجمعون د ة أ داود اللهم ربنا لك الحمد أ ه م ن ي بعض أ ص ح ا ب ن ا عن سليمان حدثنا محمد بن آ د م المخلصي حدثنا أ ب و خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أ س ل م عن أبي ص ابي ل ح عن أ ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤتم به بهذا الخبر ذات وإذا أ ب و داود وهذه ا ل ز ي ا د ة و إ ذ ا ق ر أ ف أ ن ص ت و ا ليست ب م ح ف و ظ ة الوهم عندنا من أ ب ي خالد حدثنا عادشة القعنبي عن مالك عن اذن عن أبي عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن انطرق مالك هشام الله قال الله الله جالس فصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا فلما قال إنما جعل الإمام صلى عليه وسلم صلى رسول صلى عليه وسلم فصلى إليهم جعل قوم عروة عبي بيته بيؤتم به في وهو زوج فإذا فارفعوا رفع فارفعوا وإذا وإذا جائسا ركع فصلوا جلوسا صلى حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أ ن ليس حدثهم عن أ ب ي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله فصلينا وراءه وهو قاعد الناس ساق الحديد حدثنا بن عبد الله تكبيره بكر يكبر صلى عليه وسلم بن أخبرنا وأبو عبدك عبد يسمع زيد يعني وهو ثم ابن الحباب محمد حدثني قال ابو داود وهذا ليس حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ثابت عن انس أن رسول فقامت أم وأم حرام خلفنا قال هذا ثابت فإني فصلى ولا س م اعلمه الا قال اقامني عن يمينه على بصار حدثنا, بن عمر حدثنا شعبه عن عبد الله بن المختار عن منسى بن ابي ط ا ل أنس عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امه وامراه منهم فجعله عن يمينه والمراه خلف ذلك حدثنا مسدد حدثنا يحيا مسدد عبد بد عن, عن ابن سليمان عن عن ابن الملك عطاء رسول أبي عفاة بيت قال صلى إلى ثم جئت فقمت بيمينه من فأقامني يمينه معه جئت ورائه فصليت فأخذني فأدارني عن عن يساره فأخذني فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. حدثنا عمرو بن عو ن أ خ ب ر ن ا ه ح ي م عن أ ب ي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه ا ل ق ص ة قال ف أ خ ذ ب ر أ س ي أ و بذؤابتي ف أ ق ا م ن ي عن يمينه حدثنا أسحاق طوحة عبد دعت القعنبي عن مالك عن ابن ابن عن أنس ابن أن مالك الله مالك مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جزته لطعام فأكلهم صنعته ثم قال ق و م انس فلأصلي فقمت إ ل ى حفير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفدت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصر صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال على القمس والأسود على عبد الله أطلنا القعود على بن أبيه بابه الأسود والأسود الرحمن قال استأذن القمس الله وقتنا أطلنا فخرجت ا ل ج ا ر ي ة فاستاذنت لهما ف أ ذ ن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ن ن حفيان حدثني ي ع ى بن ع ط ء عن بن يزيد بن أسود عن بن بن جابر قال صليت خلف رسول الله أبيه رسول يزيد صليت أسود خلف صلى الله عليه وسلم حرف حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب قال عن المغيرة ابن قال رسول عطاء أبد الخرسان لم يدرك المغيره بن شعبه ة ح د ن ا أحمد بن حدثنا عبد ل ر الرحمن رافع وبكر عمر ح م أنعم ن بن بن عن بن بن عن بن أن عبد عبد زيادة سواد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قضى الامام ا ل ص ل ا ة وقعد ف أ ح د ث قبل أ ن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أ ت م ا ل ص ل ا ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع عن سفيان عن ا ن عقيل عن محمد بن ا ل ح ن ف ي ة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة طهور وتحريرها التكبير وتحليلها التسليم رسول صلى عليه وسلم طهور حدثنا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانه مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخصمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أ ن ه م كانوا إ ذ ا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما ف إ ذ ا ر أ و ه قد سجد سجد حدثنا زهير بن حرب حدثنا حدثنا تغلد بن وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان ابن الكوفيون قال قال زهير زهير معروف أبان وغيره عن البراء ح ك م عن ع د ا ل ح م ن ب ليلى ا ر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن أ ح د منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ي ض ع حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أ ب و إ س ح ا ق يعني الفزري عن أ ب ي إ س ح ا ق عن محارب بن ديثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء أ ن ه م كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ركع ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته ب ا ل أ ر ض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم حدثنا ح ص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن محمد بن زياد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا يخشى أ و أ ل ا يخشى أ ح د ك م إ ذ ا رفع ر أ س ه و ا ل إ م ا م ساجد أ ن يحول الله ر أ س ه ر أ س حمار أ و صورته ص و ر ة حمار حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفظ بن ب غ ي ل المرهبي حدثنا ز ا ئ د ة عن المختار بن فلفل عن أ ن أن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على ا ل ط ل ا ة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه ق ا ا ه من ل ل القعنبي ا حدثنا ة ي ن عن رسول وسلم سئل الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة ي النبي توب واحد فقال ا صلى ل ل عليه ل و س من او و لكلكم ت ب ح د ث ن الصلاه مسدد حدثنا سفيان حدثنا عن ابي ز ن عن عن ا الاعرق ابي هريرة فقال د قال, قال رسول الله هريرة ى ل ل عليه وسلم لا يصلي الثوب الواحد ليس على من منه شيء حدثنا مسدد حدثنا يحيى مسدد حدثنا إسماعيل المعنى حدثنا حدثنا وحدثنا حدثنا في منكبيه شيء يحيى أبي يحيى أبي كثير عن عن أبي فريرة أحدكم مأكرمة مسدد مسدد عبد منه عشام بن بن عن عن عن عن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى أ ح د ك م في ثوب فليخالط بطرفيه على عاتقيه ه حدثنا ق ب ة بن ا حدثنا ل ي س عن يحيى بن سعيد عن أ ب ي ا م ا م ة بن س ه ل عن عمر بن أ ب ي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أ ب ي ه قال قدمنا وسلم نبي الله صلى الله على عليه صلى فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في ا ل ص ل ا ة في ثوب ا ل و ا ح د قال ف أ ط ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ز ا ر ه طارق به ر د ا ء فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أ ن ق ض ى ا ل ص ل ا ة قال أ و ك ل ك م يجد ثوبين حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي حازم عن سهل بن س ل ي ن قال لقد رايت الرجال عاقدي ازرهم في اعناقهم من ضيق الازر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه كأمثال استبيان فقال قائل يا النساء لا الرجال ترفعن حتى يرفع رؤوسكنا معشر الطيارسي حدثنا الوليد صلى في ثوب واحد بعضه عليه حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن ابراهيم عن سلمه بن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني رجل اصيد افاصلي في القميص الواحد قال نعم وازرعه ولو بشوكه حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا يحيى بن ابي بكير عن اسرائيل عن ابي حومل العامري قال قال ابو داود كذا قال والصواب أ ب و ح ر م ل عن محمد بن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه قال أ م ا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص حدثنا هشام بن عمار بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل في قالوا حدثنا حاسم عبد الدمشقي بن وسليمان بن بن جستاني هشام عمار الفضل قالوا يعني ابن اسماعيل ي ع ابن حدثنا قال و ب ب ابو عبادة ن عن مجاهد حذرة و ل ي د اتينا ب عبادة ابن ن الصاند قال أتينا جابرا يعني ابن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة فقام يصلي وكانت علي ب ر د ة ذهبت اخالف بين طرفيها فلم تبلغني وكانت لها ذبابب فنكستها ثم خالفت بين ثم خالفت طرفيها تواقفت بين عن لا ثم جئت قال م ت عن ي س ر ر س و الله الله صلى الله عليه وجعل س ل م أقامني عن يمينة فأخذ فأدارني ف بيدي عن حتى ا ابن ء فخر حتى قام ن فأخذنا بيديه حتى أقامنا يسار بيديه جميعا خ حتى ف ا قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني و أ ن ا لا أ ش ع ر ثم فطنت به ف أ ش ا ر إ ل ي أ ن اتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قال قلت ل ب ي ت يا رسول الله قال إ ذ ا كان واسعا فخالف بين طرفيك و إ ذ ا كان ضيقا اشجده على حقه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و قال, قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان ثوبان لأحدكم فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا يكن ا ثوب و حدثنا فليتذر به محمد بن يحيى بن فارس الزهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أ ب و ت م ي ل ة يحيى بن و ا ب ح حدثنا أ ب و ا ل م ن ي ر عبيد الله ا ل ع ك ف ي عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يصلي في لحا لا يتوشح به و ا ل آ خ ر أن تطلي في سراويل وليس علي في كردة حدثنا زيد بن أ خ ز م حدثنا أ ب و داود عن أ ب ي ع و ا ن ة عن ع ا ص م عن أ ب ي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من حرام أسبل فليس صلاته خيالا فليس من الله في حل ولا إداره في في قال أ ب و داود روى هذا ج م ا ع ة عن عاقم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمه وحماد بن زيد وابو ا ل أ ح و ص وابو م ع ا و ي ة حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن حدثنا يحيى عن أ ب ي جعفر عن عطاء بن يسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال بينما رجل يصلي مسبلا إ ز ا ر ه إ ذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا ثم ذ ه ب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ, فذهب فتوضا ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أ م ر ت ه أ ن يتوضا ثم سكت عنه فقال إ ن ه كان يصلي وهو مسبل إذاره وإن إذاره الله مسبل مسبل تعالى لا يأكل صلاة رجل حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أ م ه أ ن ه ا س أ ل ت أ م سلمه ماذا تصلي فيه ا ل م ر أ ة من الثياب فقال تصلي ت في الخمار و ا ل د ر ع ا ل س ا ب ع الذي يغيب ظهور قدميها حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أ م س ل م ة أ ن ه ا س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ص ل ي ا ل م ر أ ة في د ر ع وحمار ليس عليها إ ن ذ ا ر قال إ ذ ا كان ت د ر ع سابغا يغطي ظهور قدميها قال أ ب و داود روى هذا الحديث مالك بن أ ن س وبكر بن مضر وحفض بن غياب و إ س م ا ع ي ل بن جعفر وابن أ ب ي ل ئ ب وابن اسحاق عن محمد بن زيد عن أ م ه عن أ م س ل م ة لم يذكر أ ح د منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أ م س ل م ة رضي الله عنها محمد بن المثنة منهال حمد حدثنا حجاج بن منهال حدثنا بن بن عن قال ت د محمد ة صفية عن عن بن سيرين بنت ا ح ا عائشة ا ر ث عن عن لا ن ب ي صلى ل ل ل ه ع يقبل ه أنه وسلم ا لا ل ي ق الله ص ل ا ة حائض الا بحمار قال أ ب و داود رواه سعيد يعني ابن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن بن عن عن عبي أيوب ق نعم ا ح م د ان ع ا ئ ش ة نزلت على ص ف ي ة أ م ط ل ح ة ا ل ط ل ح ة ف ر أ ت بنات لها فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي ج ا ر ي ة ف أ ل ق ى لي ح ق و ه وقال لي شقيه بشقين ف أ ع ط ي هذه نصفا و ا ل ف ت ا ة التي عند أ م سلمه نصفا ف إ ن ي لا أ ر ا ه ا إ ل ا قد حاضت او لا أ ر ا ه م ا إ ل ا قد حاضتا قال أ ب و داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين حدثنا محمد بن العلا و إ ب ر ا ه ي م بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان ا ل أ ح و ل عن عطاء قال إ ب ر ابراهيم ه ي م عن أ ي ه ي ر رسول ة أن ل ل صلى الله ل ع ه و س ل نهى عن ابي ل ل الصلاة وأن يغطي الرجل قال د في فاه يغطي وأن أ و داود رواه عسل عن عن هريره ة أن النبي صلى الله عليه وسلم ا ل صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في ا ل ص ل ا ة حدثنا محمد بن عيسى ب الطباع حدثنا حجاج عن ابن جريد قال أ ث ر ما ر أ ي ت عطاء يصلي سادلا قال أ ب و داود وهذا رسول الله الله الله الله عليه ذلك معاذ الحديث حدثنا حدثنا حدثنا الأشعة ابن عائشة قال كان يضعف أبي يعني سيرين شقيق عبد عن عن عبد عن صلى محمد بن بن وسلم لا يصلي شعورنا او رففنا في قال عبيد الله شك أ ب ي حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ا ب ن ج ر ي ح حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد ا ل م ق ب ر ي يحدث عن ابي انه ر أ ى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد قفاء غرز غفره في قفاة فحل ل ه ا أ ب و رافع فالتفت حسن إ ل ي ه م غ ض ب ة فقال أ ب و رافع أ ق ب ل على ق ل ا ت ك ولا تغضب ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ب ف ر ه حدثنا محمد بن سلمى حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان بكيرا حدث ان قريبا مولى بن عباس حدث ان عبد الله بن عباس ر أ ى عبد الله بن الحارث يصلي و ر أ س ه معقوص من فقام ورائه فقام وراءه فجعل يحله واقر له الاخر فلما انصرف اقبل إ ل ى ابن عباس فقال ما لك وراسي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباس بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائق قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح عليه عن يسارك حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن ج ر ي ف قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله ا بن عمرو عن عبد الله بن السائد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ب م ك ة فسفح س و ر ة المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر موسى وعيسى ابن عباس يشك او اختلف اخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم س ع ل ة فحذف فركع وعبد الله بن السائد حاضر لذلك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن س ل م ة عن ابي ن ع ا م ة السعدي عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ب أ ص ح ا ب ه إ ذ خلع ن ع ل ي ه فوضعهما عن يساره فلما ر أ ى ذلك القوم أ ل ق و ا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إ ل ق ا ء نعالكم قالوا ر أ ي ن ا ك أ ل ق ي ت نعليك ا ف أ ل ق ي ن ا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن جبريل صلى الله عليه وسلم أ ت ا ن ي ف أ خ ب ر ن ي أ ن فيهما ق ذ ر ا أو قال وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان ر أ ى فينا عليه خذرا او ا ذ ا فليمسحه وليصلي فيهما حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا ق س ا د ة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث حدثنا ق ت ي ب ة ا بن سعيد حدثنا م ر و ابن معاوية الفزاري هلال ابن الرملي عن يعلى بن شداد بن بن عن ميمون عن عن يعلى أول أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ا ل ف ا ل ي ه و د ف إ ن ه م لا يصلون في نعامهم ولا خ ف ا ف ه م حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده قال أي عليه يصلي رسول وسلم الله صلى الله حالفه خافيا و م م ت ع د حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رتم أ ب و عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف ب م ا ه ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إلا فلا ولا يساره لا يساره وليضعهما حدثنا الوهاب صلى عليه رجليه أحدكم أن أحد حدثنا عبد نجدة فتكون يكون يمينه يمين يضعن غيره بين عن عن عن عن بن حدثنا ب ق ي ة وشعيب بن إ س ح ا ق عن ا ل أ و ز ا ع ي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي عن أبي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد وكان يصلي على الحمره ق م ر د عبد ث ن بن ا الله ع ا حدثنا ي يا ن عن أنس بن من الأنصار رسول مالك قال قال ا رجل ودعاه أراك إلى فصل تصلي حتى بيته كيف ف أ قال ص د ي ذك ف ن ض ح و ه فلان كان ق فصل بن الجارود ل أ ن س بن مالك أ ك ا ن يصلي الضحى قال لم أ ر ه صلى إ ل ا يومئذ حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا المثنى بن سعيد الزارع حدثنا قتاده عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم الصلاة يزور سلين فتجركه أم أ حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة بمعنى الاسناد والحديث عن عن قال كان رسول الله صلى الله الحبيب رسول وسلم صلى عليه يصلي على الحصير والفروة حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أ ن س بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ش د ة الحرب ف إ ذ ا لم يستطع أ ح د ن ا أ ن يمكن وجهه من ا ل أ ر ض بسط ثوبه فسجد عليه قول س أ ل ت سليمان ا ل أ ع م ش عن حديث جابر بن س م ر ة في ص ف و ف ا ل م ق د م ة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن ط ر ف ة عن جابر بن س م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا تصفون كما تصف ا ل م ل ا ئ ك ة عند ربهم جل وعلا ن رحمن بن حدثنا عن بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن زكري بن أبي زائدة عن أبي وقيع زكري زائدة ا ا ق عن ل سمعت الجدلي قال س م النعمان بن بشير يقول أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أ ق ي م و ا صفوفكم ث ل ا ث ة والله لتقيمن صفوفكم أ و ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق الرجل بصاحبه فرأيت ورحبه منك بمنك به ركبته بركبة ص ا حدثنا ب وكعبه بكعبه ه ح موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف ما ي حتى إ ذ ا ظن أ ن قد أ خ ذ ن ا ذلك عنه وفقدنا أ ق ب ل ذات يوم بوجهه إ ذ ا رجل منتبذ بصدره فقال لتسون ا صفوفكم أ و ليخالفن الله بين وجوهكم حدثنا الحنفي الأحوص طلحة الرحمن عبد هنال بن السري وأبو عاطم بن عن أبي عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عن السري عاطم جواس اليامي الغراء وأبو أبي عوثج ابن عاذب قال ك ا ن رسول الله صلى الله ل ع يقول ه وسلم يتخلل الصف من ناحية الى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا و يمسح يتخلل الصف إلى من ناحية ناحية ي ل ان تختلفوا فتختلف قلوبكم ك يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف ا ل أ و ل حدثنا ابن معاذ حدثنا ق ا ل ا بن الحارث حدثنا ح ا ت م يعني ا بن أ ب ي صغيره ة عن قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إ ذ ا قمنا ل ل ص ل ا ة ف إ ذ ا استوينا كبر حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قتيبة صبر ا ل ح عن أ ي ا ا ل ز ه ي كثير ة عن عن عبد ابن مرة الله ابن عمر قال ق ت ي ب ة عن أ ب ي الزاهريه عن أ ب ي ش ج ر ة لم يذكر ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ق ي م ا ل ص ف و ف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا ب أ ي د ي إ خ و ا ن ك م لم يقل عيسى ب أ ي د ي إ خ و ا ن ك م ولا تذروا خروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قال أبو دول أبو بن شجرة كثير مرد قال أ ب و داود ومعنى ولينوا ب أ ي د ي إ خ و ا ن ك م إ ذ ا جاء رجل إ ل ى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أ ن يلين له كل رجل من ك ب ي حتى يدخل ا ل ص في حدثنا مسلم بن ا مسلم ب إ ر ه م ح د ث ن الصف أبان عن عن أنس بن قتادة ا عن عن م ك عن رسول الله ل الله عليه وسلم قال ى رسوا و وقاربوا ك م بينها وحادوا في الأعناق فوالذي حدثنا ابو الوليد الطيريسي وسليمان بن حرب قالا حدثنا شعبه عن قساده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصف من ثمان الصلاه حدثنا قتيبه حياته بن اسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن صليت الى جنب أ ن س بن مالك يوما فقال هل تدري لم ا صنع هذا العود قلت لا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم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 سووا صفوفكم ثم أ خ ذ ه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن ق ت ا د عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ت م الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر حدثنا حدثنا ابن بشار حدثنا أبو ب ع ا ص م حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أ خ ب ر ن ي عمي عماره بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أ ل ن ك م مناكب في ا ل ص ل ا ة قال أ ب و داود جعفر بن يحيى من أ ه ل م ك ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أ ن س بن مالك يوم ا ل ج م ع ة فدفعنا إ ل ى ا ل ث و ا ر ي فتقدمنا و ت أ خ ر ن ا فقال كنا أنت نحنين تقي عليه هذا على عهد الله الله على رسول صلى وسلم حدثنا ابن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن اعمش عن عماره بن عمير عن أ ب ي معمم عن أ ب ي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم ليلمي أولو الأحلام والنها الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد يزيد زريع أبي منكم ثم ثم حدثنا حدثنا بن حدثنا عن عن مفدد معشر ابراهيم عن عن عبد الله عن النبي صلى الله وازاد ولا وإياكم وهيشات الأسواق عبد قلوبكم عليه مثله وسلم عن عن صلى تختلف تختلف حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن ع ر و ة عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله وملائكته يصلى ص ل وقال ن على م م ا ح د ث ن ابو ن شاذان حدثنا عياش حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا ل قال ر قال مالك ن أ ل الاشعري الا احدثكم ل ب ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم قال ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ص ف ر ج ا ل وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال آ ك ذ ا ص ل ا ة قال عبد ا ل أ ع ل ى لا أ ح ت ب ه إ ل ا قال ص ل ا ة أ م ت ي حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا خالد و إ س م ا ع ي ل بن زكريا عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي هريره قال قال أولها حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن أكرمة بن معين ا ا ل ر ز قال عن ع بن أكرمة م ر كثير عن عن بن يحيى أبي أبي س م عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم ي ت أ خ ر و ن عن الصف ا ل أ و ل حتى يؤخرهم الله في النار حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا حدثنا أ ب و ا ل أ ش ه ب عن أ ب ي ن ض ر عن ابي سعيد ا ل خ د ر ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى في اصحابه ت أ خ ر ا فقال لهم تقدموا ف أ ت م و ا بي و ل ي أ ت م بكم من بعدكم ولا يزال قوم ي ت أ خ ر و ن حدثنا ت ى يؤثرهم الله عز وجل عز ح جعفر بن مسافر حدثنا ابن أ ب ي ه د ي عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أ م ه أ ن ه ا دخلت على محمد بن كعب بن ا ل ق ر ض ي فسمعته يقول حدثني أ ب و ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا الامام وسدوا الخلل حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد قال سليمان ابن الصلاة حدثنا الاعلم حدثنا الحسن مسعدة حميد ابن ان حرب يزيد حدثهم انه عروبة بكرة دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون فقال النبي ص ف فقال ا ل صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد و حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا زياد ا ل أ ع ل م عن الحسن أ ن أ ب ا بكر جاء ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إ ل ى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ف ثم مشى قال أبو أ بكر ن ابو فقال ا ل ن ي عليه صلى الله س ل م ز ا داود ك ل ل ه حرصا ل ا ت ع قال أبو زياد ا ل أ ع ل م زياد بن فلان بن ق ر ة وهو ابن خ ا ل ة يونس بن عبيد الله حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن سماك عن موسى بن ط ل ح ة عن أ ب ي ه طلحه بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام اذا ج ع ن ت بين يديك مثل مؤخره الرحل فلا يضرك من مر بين يديه عن عن وسلم كان إ ذ ا خرج يوم العيد أ م ر ب ا ل ح ر ب ة فتوضع بين يديه فيصلي إ ل ي ه ا والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء حدثنا حدثنا النبي الله بالبطحاء الظهر والعصر خلاله صلى عليه وسلم صلى أبي أبيه أن عمر بهم بالبطحاء وبين يديه عنذة ركعتين ركعتين يمر ركعتين ركعتين حفظ جحيفة يديه بن عن عون بن عن وبين عنذة شعبة فالعنذة المرأة والخمار حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة حدثني أ ب و عمرو بن محمد بن حريث أ ن ه سمع جده حريثا يحدث عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم فليجعل شيئا فإن لم يجد فلينصب فإن تلقاء شيئا عطا عطا صلى فلينصب فليجعل لم لم أحدكم يجد يكن معه وجهه يخطط خطاً ثم لا يضره خطاً لا ما مر أمامه ثم مر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي يعني ابن عن عن بن المديني عن سفيان عن إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة عن أ ب ي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني ع ذ ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن أ ب ي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث القف قال سفيان لم نجد شيئا نشج به هذا الحديث ولم ي ج د إ ل ا من هذا الوجه قال قلت لسفيان إ ن ه م يختلفون في ه قدمها فتفكر ساعة ثم وقال ما ثم محمد بن عمر. قال سفيان قدمها هنا رجل بعدما مات إسماعيل فطلب أبا إسماعيل عنه عليه محمد وجده مات المؤمية هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه قال أبو د ابو و وسمعت د أحمد ن حنبل سئل عن سئل ص ف فقال الخط هكذا عرضا مثل الهلال قال مثل غير مرة أبو داود وسمعت مسددا قال قال أ ب و داود ا ل خ ط بالطول قال أبو داود الخط حنبل أبو أحمد بن وسمعت وسط صغيرة يعني مرة بالعرض فقال هكذا حدثنا و ر ا و ر ا م ل الهلال ي ع ي م ن ع ط حدثنا محمد حدثنا عبدالله ابن الزهري حدثنا سفيان بن عيينه فقال ر أ ي ت شريكا صلى بنا في ج ن ا ز ة العقرب فوضع قرنسوته بين يديه يعني في ف ر ي ض ة حضره ة حدثنا د عثمان ابن ابن وابن ابي ع شيبة ووهب بقية ابي ب و خلف ل ل الله بن سعيد قال عثمان حدثنا ابو خالد حدثنا عبود الله عماسه عن, عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيده حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أ ب و ع ب ي د ة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر ا ل ب ق ر ا ن ي عن ظباعه بنت المخزاد بن ا ل أ س و د عن أ ب ي ه ا قال ت ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إ ل ى عود ولا عمود ولا ش ج ر ة إ ل ا جعله على حاجبه ا ل أ ي م ن أ و ا ل أ ي س ر ولا يصمد له صمدا حدثني ا عبدالله ا ع بن مسلمة ل ن ق حدثنا عبد الله بن عباس ح ان ق ع محمد بن تعب ع النبي ا قلت له ي د ا ل بن, بن عباس صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ن بن الصباح بن سفيان اخبرنا سفيان وحدثنا ا الصباح محمد عبدالله أبو أبي شيبة وحامد بن يحيا وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن خفوان بن سليم عن نافع بن جبيع عن سهل بن أ ب ي ح ك م ة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاة قال أبو داود رواه واقد خطوان النبي الله قل يقطع فليدن عليه سهل سهل صلى عليه أحدكم أبو أبي أو عن محمد محمد محمد سترة بن سهل عن عن بن عن عن بن عن عليه وسلم قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إ س ن ا ن ه حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا بن أخبرني عبد العديد بن أبي حازم سهل وكان عن د ا ل ر ابي سعيد الخدري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يدع أ ح د ا يمر بين يديه وليسراه ما استطاع ف إ ن أ ب ى فليقاتله ف إ ن م ا هو شيطان حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و خالد عن ابن عزام عن زيد بن أ س ل م عن عبد الرحمن بن أ ب ي سعيد القدري عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى احدكم فليصل ي إ ل ى س ت ر ة واليد منها ثم ساق معناه حدثنا أحمد بن أبي سريد أخبرنا أبو أحمد سريد معبد بن أخبرنا أخبرنا بن الرازي الزبيري أبي أبو مصارة اللخمي ل غ بالكوفة قال حدثني أ ب و عبيد حاجب سليمان قال ر أ ي ت عطاء ا بن زيد ا ل ل ي س ي قائما يصلي فذهبت أ م ر بين ي د ي فردني ثم قال حدثني أ ب و سعيد الخدري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم موسى إسماعيل سليمان المغيرة أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن استطاع لا قبلته فليفع أحد يحول عن حميد يعني ا بن هلال قال قال أ ب و صالح أ ح د ث ك عما ر أ ي ت من أ ب ي سعيد وسمعته منه دخل أ ب و سعيد على م ر و ا ن فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا طل أحدكم إلى فإن فإنما الناس فأراد يجداز فليقاتله الشيطان قال أبو داود طل فليدفع أحدكم أحد أن أبى أبو نحره يديه من شيء يسره بين في هو قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبخر بين يدي و أ ن ا أ ص ل ي ف أ م ن ع ه ويمر الضعيف فلا أ م ن ع ه حدثنا القعنبي عن مالك عن أ ب ي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أ ن زيد بن خالد الجهني أ ر س ل ه إ ل ى أ ب ي جهيم ي س أ ل ه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي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 سليمان بن ا ل م غ ي ر ة أ خ ب ر ه م عن ح م ي د بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أ ب ي ذر قال حفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل وقال أبو الرحل والكلب الأسود والمر أسود قال يقطع قيب فقلت سليمان ثلاث الرجل إذا الرحل الحمار ما بال الأحمر من الأصفر الأصفر لم عن يكن بين من من يديه ذر آخرة قالت يا ابن أ خ ي س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما س أ ل ت ن ي فقال الكلب ا ل أ س و د ش ي ر ا ن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه حدثنا ق ت ا د ة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبه قال ا ش عن, عن, عن ابن عباس قال أ ح ت ب ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا صلى أ ح د ك م إ ل ى غير س ت ر ة ف إ ن ه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي و ا ل م ر أ ة ويجزئ عنه إ ذ ا مروا بين يديه على قذفه بحجر لا يعرفه ولم أ ر ى أ ح د ا يحدث به عن هشام و أ ح س ب الوهم من ابن أ ب ي س ن ي ن ة يعني محمد بن إ س م ا ع ي ل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر المجوس وفيه على ق ذ ف ة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكاره قال أبو داود ولم عبدو أسمع ذ ا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ابن أبي سنينة وهم لأنه كان يحدثنا لأنه محمد وأحتبه أبي سنينة من وهم من بن حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال ر أ ي ت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أ ث ر ه فما مشيت عليها بعد حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجي حدثنا أ ب و ح ي و ة عن سعيد ب إ س ن ا د ه ومع ما زاد قال قطع ثلاثنا قطع الله أ ث ر ه قال أ ب و داود ورواه أ ب و مسهر عن سعيد قال فيه قطع ثلاثنا حدثنا أ ح م د بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن و ه أ خ ب ر ن ي م ع ا و ي ة عن سعيد بن غزوان عن أ ب ي ه أ ن ه نزل بتبوك وهو حاد ف إ ذ ا هو برجل مقعد ف س أ ل ه عن امره فقال له س أ ح د ث ك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أ ن ي حي إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إ ل ى ن خ ل ة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إ ل ي ه ا ف أ ق ب ل ت و أ ن ا غلام أ س ع ى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أ ث ر ه فما قمت عليها إ ل ى يومي هذا حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ق ابيه ل ه ط ن ا الله صلى الله مع ع رسول صلى وسلم الصلاة من ثنية ي أذاخرة فحضرت عن ي فصلى إلى جده ا ر ف ت خ ذ قال ب ل بين يديه فما لا يدارئها حدثنا ت ى لسخ بطنه ب ج ا ورائه كما قال ر ومرت من مسدد د ح سليمان بن حرب وحفص بن عمر ق ا ل حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل ي س ت ق ي ل حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ش ع ب ة عن سعد بن ابراهيم عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال ت كنت بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ا ل ق ب ل ة قال ش ع ب ة احسبها قال ت وانا ح ا ئ قال ابو داود رواه الزهري وعطاء وابو بكر بن حفظ بن عروة وعراف بن مالك وابو الاسود وتميم بن سلمه كلهم عن عروه عن عائشه وابراهيم عن الاسود عن عائشه وابو الضحى عن مسروق عن عائشه والقاسم بن محمد وابو سلمه عن عائشه لم يذكروا وانا حائط حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ه ش ا بن عروه عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي م ع ت ر ض ة بينه وبين ا ل ق ب ل ة ر ا ق د ة على الفراش الذي ي ر ق د عليه حتى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يوتر ايقظها فاوتر حدثنا مسدد سمعت حدثنا يحيا الله عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة ن ا بالخمار والكل لقد ر أ ي س و وأنا ل الله يصلي وأنا بين يديه بين معطرضة فإذا فضممتها إلي أراد أن رجلي يسجد يسجد غمز رجلي ثم يسجد. حدثنا عاقم بن النضر حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله عن أ ب ي النضر عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت كنت أ ك و ن ن ا ئ م ة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فقضبتهما يصلي من الليل يسجد رجلي من أن حدثنا فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فسجد ضرب ع ث م ا ن بن ابي ش ر ي ف ة حدثنا محمد بن بشر قال ابو داود واحدثني القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن ابي سلم عن ع ابي ئ ش ة معطرقة انها قال كنت انام كنت انا معترضة في ل رسول الله صلى الله ة ع ه و سلمه فيصلي رسول ل ا صلى الله عليه وسلم وانا امامه اذا أراد أن يوتر زاد عصنان يوتر ان اراد زاد ثم اتفقا فقال ت ن حدثنا ح عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار وحدثنا القعنبي عن مالك عن ا بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ث م عن ابن عباس قال أ ق ب ل ت راكبا على أ ت ا ن و أ ن ا يومئذ قد ناهزت الاحتلام و و ر س قال ابو ل ل عليه وسلم يصلي داود وهذا ر ف ض القعنبي وهو أ ت م قال مالك و أ ن ا أ ر ى ذلك واسعا إ ذ ا قامت ا ل ص ل ا ة حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ا ب و أبي الصحبة قال تذاكرنا ما يقطع ا ل ص ل ا ة عند ابن عباس فقال جئت أ ن ا و أ و ل ا م من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل الصف فما ونزلت وتركنا الحمار أمام ما وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين ما حدثنا عثمان الحمار بالاه المطلب أمام وجاءت عبد بالاه بن أبي وداود بن شيخ فدخلتا وداود مخراق قالا حدثنا عن منصور بهذا قال حدثني ا ج ر عن منصور ب ه ذ ابي الحديث إ س ن ا قال فجاءت ا د ج ر ت ا ن من بني عن ب المطلب د اقتتلتا فرع فنزع فما الأخرى عن عبد شعيد عن بينهما بالا بن بن أبي الليل حدثني حدثنا إحداهما الملك قال داود قال ذلك جدي عن يحيى بن أ ي و ب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد لله ابن ع ب ا س ع ن الفضل بن عباس قال أ ت ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في باديه لنا ومعه عباس اصلى في صحراء ليس بين يديه س ت ر ة و ح م ا ر ة لنا و ك ل ب ة تعبثان بين يديه فما بالا بالا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن مجالد عن أبي عن ابي عن أ سعيد قال قال رسول الله رسول صلى الله عليه و س ل م لا يقطع ا ل ص ل ا ة شيء و ا د ر أ و ا ما استطعتم ف إ ن م ا هو شيطان حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا أ ب و الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبن سعيد الخضري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث وهو صلى الله عليه وسلم ما فإنه شيطان قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استسح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وقال ب ع يرفع الركوع د م من ا رأسه و سفيان م ر ة و إ ذ ا رفع ر أ س ه و أ ك ث ر ما كان يقول وبعدما يرفع ر أ س ه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين حدثنا محمد بن الحمسي حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عن عن عن بن كان المصفى الزهري سالة الله قال الله الله إذا قام إلى الصلاة عمر وسلم بقية رسول صلى عليه إلى رفع يديه منكبيه حتى تكون حزو تكون ثم كبر وهما كذلك فيرتع أراد يرفع وهما ثم إذا أراد أن يرفع قنبه رفعهما حتى تكون من كبيه ثم قال ب ه ه ر ف ع م حتى حزو تكون منكبيه ثم ق ا سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيره يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة الحشمي حدثنا عبد الوارف بن سعيد قال حدثنا محمد بن ج ح ا د ة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا اعقل صلاه ابي قال فحدثني وائل بن ع ل ق م ة عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه قال فاذا اراد ان يركع اخ اخرج رفعهما واذا اراد ان الركوع يرفع رأسه رفع رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ سجد وجهه يديه يديه بين كفيت ايضا يديه السجود صلاةه ثم ثم من من من ووضع واذا حتى قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن ابي الحسن فقال هي ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه قال ابو جاود روى هذا الحديث روى هماما عن ابن ج ح ا د ة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود حدثني عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله ا ل ن خ ع ي عن عبد الجبار بن وائل عن أ ب ي ه أ ن ه أ ب ص ر النبي صلى الله عليه وسلم ف ي ن قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة رفع يديه حتى كان تا بخيال م ن ت ب ي ه وحاذى بابهاميه أ ذ ن ي ه ثم كبر حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ا ب ن زريع حدثنا المسعودي حدثني عبد الجبار بن وائل حدثني أ ه ل بيتي عن أ ب ي أ ن ه حدثهم أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيره حدثنا نسدد حدثنا المفضل عاطم عن عن وائل بن حجر قال لأنظرنا صلاة رسول وسلم بشر حجر كليب قلت إلى الله صلى الله عليه وسلم كيف يصل كيف فقام عن أبيه قال الله عليه وسلم فلما القبلة فكبر فرفع يديه حتى أبنيه ل بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع ر أ س ه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع ر أ س ه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فاخترش رجله اليسرى ووضع يده ا ل ج س ر ى على ت خ ذ ه ا ل ج س ر ى حدثنا مغفقه الأيمن على اليمنى إبهام وقبض وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق كهذه ورأيته هكذا والوسطى وأشار السباب على صنتين بشر ح د الحسن بن علي حدثنا أ ب و الوليد حدثنا ز ا ئ د ة عن عاقل بن كليب ب إ س ن ا د ه ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ب ح ر ك ف ي ه اليسرى و ا ل ر ص ع والساعه وقال ف ي ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد ف ر أ ي ت الناس عليهم جل الثياب تحرك أ ي د ي ه م تحت ثياب حدثنا عطمان عاصم وسلم رفع يديه خيال قال ثم أتيتهم حدثنا بن أبي رأيت أذنيه شيبة شريك كليب يديه حجر صلى وائل قال النبي ابتتحت الله عليه إن رفع فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى و عليهم برامج واكثير حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن ع ل ق م ة بن وائل عن وائل بن حجر قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء ر أ ي ت أ ص ح ا ب ه يرفعون أ ي د ي ه م ب ي ثيابهم في ا ل ص ل ا ة حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا أ ب و عاصم الضحاك بن مخلد وحدثنا مسدد حدثنا يحمد وهذا حديث أ ح م د قال أ خ ب ر ن ا عبد الحميد يعني ابن جعفر أ خ ب ر ن ي محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أ ب ا حميد الساعدي في عشره ة من أصحاب ا رسول ل ل صلى الله عليه ل و س من م ه م أبو ق ت ا د قال أبو ح م ي د أ ن ا أعلمكم ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له ولا فلم له كنت تبعه أقدمنا له قال قالوا د م ن ه صحبة فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم ي ق ر أ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب ر أ س ه ولا يقنع ثم يرفع ر أ س ه فيقول سمع الله ب م ن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منفذيه معتدلا ثم يقول الله أ ك ب ر ثم يهوي إ ل ى ا ل أ ر ض فيجاثي يديه عن جنبيه ثم يرفع ر أ س ه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أ ص ا ب ع رجليه اذا سجد الى موضعه ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحادي بهما م ن ك ب ي ن كما كبر عند افتتاح ا ل ص ل ا ة ثم يصنع ذلك في ب ق ي ة صلاته حتى اذا كانت ا ل س ج د ة التي فيها السخيم ت اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شخصه الايسر قالوا صدقت حدثنا حبيب محمد حلحلة يزيد محمد عن يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر العامري إذ لهيعة أبي عمر عمر قال كنت في مجلس من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر فإذا كفيه وقال مقنع هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتي وفرج بين أصابعه أبو أمكن رأسه بعض ركبتي بين وفرج حميد من ثم غير ركع هسر ظهره ولا صافح بخده وقال ف إ ذ ا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى وإذا بوركه إلى كان الرابعة اليسرى من ن في أفضى قدميه الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا ي ة و ا ح ح د عيسى ابراهيم إ ب المصري حدثنا ابن وهب عن ا ل ل ي ث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أ ب ي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال ف إ ذ ا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قاض بهما واستقبل بأطلاق اتراف اصابعه حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم حدثنا ابو ب ك ر حدثني زهير بن خ ي ث م ة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء احد بني مالك عن عباس او عياش بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس ابو ه ر ي ر ة وابو حميد الساعدي ف ا ب و أ س ي د بهذا الخبر يزيد أ و ينقص قال ن ي ثم رفع راسه يعني من ا ل ر ك و ع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أ ك ب ر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه ساجد فجلس فسجد الأخرى فقال ثم ثم ثم كبر فسجد ثم كبر كبر ولم يتورد ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إ ذ ا هو أ ر ا د أ ن ينهض للقيام قام بتكبيره ثم ركع الركعتين ا ل أ خ ر ي ي ن ولم يذكر التورك في التشفف حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو اخبرني فليح حدثني عباس د بن سهل قال اجتمع أ ب و حميد وابو أ س ي د وسهل بن سعد ومحمد بن م س ل م ة فذكروا ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ب و حميد أ ن ا أ ع ل م ك م ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا بعض فذكر قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ك أ ن ه قاضض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبه قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حجوى منكبيه ثم راح راسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى صرغ ثم جلس فاسترش صرغ رجله اليسرى ثم جلس و أ قال ب بطبر ل ي م ن ى على ووضع كبلته كفه ابو ل على ي م ن ى ر ك ت ركبته ه كفه اليمنى اليسرى اليسرى على أ داود روى هذا الحديث ع ت ب ة بن أ ب ي ح س ي م عن عبد الله بن عيسى عن ا ل ع ب ي ا ت ا ل ن س ا ء لم يذكر ا ل ت و ر وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث حدثنا ي قليح ح وعكفة د ع م ر بن عثمان حدثنا ب ق ي ة حدثني ع ف ب ة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل السعدي عن أ ب ي حميد بهذا الحديث قال و إ ذ ا سجد فرج بين فخذيه غير حامل ضمه على شيء من فخذيه قال أبو داود رواه المبارك حدثنا سنة عباس قليح سهل يحدث فلم أبو أحفظه بن بن يحدث فحدثني سمية اراه ذكر عيسى بن عبد الله انه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أ ن ا عبد الحميد السعدي بهذا ا ل حدثنا ي ح د ث محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن ج ح ا د ه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فلما سجد وقع إلى الأرض قبل أن تقع قال فلما تاو تاوه بثاه تفاه سجد سجد وقع وقع تقع وقع تاوه أن وضع جبهته بين كفيه وجاف عن ا ط ي ه قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق حدثني ع ا ق م بن كليب عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبار وائل عن ابيه قال أي سرسول الله صلى الله عليه ابن ابن عن ل وسلم ي يرفع ه ه ا ا ب ي ه ابي ع د الملك بن ش ع ر بن أبي بن أيوب عن عبد بن عبد بن ابن حدثني عن ابن شهاب عن ابن ابن عن、هيشة. عن اللي الملك العزيز جدي يحيى جريت ش هريره ا ب أبي ب عن ك بن عبد بن ب الرحمن عن عن الحارث هشام أ ه ي ر ة أ ن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كبر ل ل ص ل ا ة جعل يديه حدثنا فعل م ل ذلك وإذا قام م ركعتين ذلك فعل مثل ح د قتيبه بن سعيد حدثنا ابن ل ف ي ع ة عن أ ب ي هبيره عن ميمون المكي أ ن ه ر أ ى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض القيامه فانطلقت ي فيشير بيدي ق و م ف الى ابن عباس و ق ل ت اني ر أ ي ت ابن الزبير صلى ص ل ا ة لم أ ر ى أ ح د ا يصليها فوصفت له هذه ا ل إ ش ا ر ة فقال إ ن أ ح ب ب ت أ ن تنظر إ ل ى ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي ب ص ل ا ة عبد الله بن الزبير حدثنا ب جنبه عبد كثير يعني السعدين في بن فكان قال الله طاووس الخير إذا صلى إلى عبد الله بن في مسجد الخير فكان إذا سجد السجد فقال ر رأته رفع ف ع منها يديه ل ف ق له لي وهيب بن خالد أ ص ن ع شيئا لم أ ر أ ح د ا يصنعه فقال ابن قوس ا ر أ ي ت أ ب ي يصنعه وقال أ ب ي ر أ ي ت ا بن عباس يصنعه ولا أ ع ل م إ ل ا أ ن ه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا عبيد الله عن ابن عمر ورفع ركع ابن أنه كان إذا الصلاة وإذا وإذا كبر يديه دخل في كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع ابو ل ل الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله ه حمده يديه من وإذا قام صلى أ الله داود الصحيح قول ابن عمر ليس بالمرفوع قال أ ب و داود وروى ب ق ي ة أ و ل ه عن عبيد الله و أ س ن د ه ورواه الثقفي عن عبيد الله و أ و ق ف ه على ابن عمر قال قال فيه واذا قام من الركعتين يرفعهما إ ل ى ثديين وهذا هو الصحيح قال ابو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وايوب وابن جريج موقوفا واسنده حماد بن سلمه وحده عن ايوب ولم يذكر ايوب ومالك أ ل ر ف ع اذ قام من السجدتين وذكره الليث في حديثه قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل قال لا سواء قلت أ ش ر لي ف أ ش ا ر إ ل ى الثديين أ و أ س ف ل من ذلك حدثنا ا ل ص ع ن ب ي عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا ا ب ت د أ ا ل ص ل ا ة يرفع يديه حجوى منكبيه و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الرفوع رفعهما دون ذلك قال ابو داود عبيد ا ل م حدثنا ا قال ر ب ح محمد بن فضيل عن ع ابن ص م كليد عمر ن ح ا ب بن ابن عن ديساء عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن ج ا و د الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الزناد عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الله بن الفض بن ر ب ي ع ة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد بن عن, عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه ح ذ و م ن ك ب ه ويصنعه اذا قضى قراءته و اراد ان يركع و يصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من كذلك وكبر قال أ ب و داود في حديث أ ب ي حميد الساعدي حين وصف ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام من الركعتين كبر ورفع حتى يديه حتى يحادي بهما منكبيه ن ا ل ح و ر رأيت قال النبي ا صلى ل ل عليه وسلم يرفع ركع وسلم يديه إذا كبر وإذا كبر إذا وإذا الركوع رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ حدثنا ت ى يبلغ عين بهما فروع ابن ح ابن معاذ حدثنا أ ب ي و حدثنا موسى بن مروان حدثنا شعيب يعني ابن إ س ح ا ق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال أ ب و ه ر ي ر ة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه و سلم ل ر أ ي ت ابطيه ف زاد عبيد الله ابن معاذ قال لاحق ألا عبيد يقول ن أ ترى أنه في الصلاة الله الله وزاد موسى بن مروان ا ل ر ق ي يعني اذا كبر رفع يديه حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا ابن ادريس عن عاصم بن ك ل ي ب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه قال قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أ خ ي قد كنا نفعل هذا ثم أ م ر ن ا بهذا يعني الامساك على الركبتين يرفع يعيه إلا ما قال أ ب و داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللقطه حدثنا محمد بن الصباح البزاد حدثنا شريك عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن البراء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا افتتح ا ص ل ا ة رفع يديه إ ل ى قريب من أ ذ ن ي ه ثم لا يعود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود قال سفيان قال لنا ب ا ل ك و ف ة بعد ثم لا يعود قال أ ب و داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إ د ر ي س عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود حدثنا الحسن بن علي حدثنا م ع ا و ي ة وخالد بن عمرو وابو ح ذ ي ف ة قالوا حدثنا س ف ي ا ن ب إ س ن ا د ه بهذا قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا بعضهم عبد وكيع عن عن عيسى يديه حسين أبي ليلى عن أخيه واحدة حدثنا أول وقال ابن بن عن حكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ر ح م ن ن عن أبي ب ليلى ل ا بن عازب قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح ا ل ص ل ا ة ثم لم يرفعهما حتى حدثنا حدثنا الله انصرف الله رفع يديه حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا أ ب و أ ح م د عن العلاء بن صالح عن ز ر ع ة بن عبد الرحمن قال سمعت ا بن الزبير يقول ط ف ا ل ق د م ي ن و و ض ع ا ل ي د على اليد من السنه ا بكار الريان محمد بن بكار بن الريان عن ش بشير ي أبي زينب عن أبي عثمان النهدي يصلي يده اليسرى ن بن عن بن عن عثمان عن ابن أنه كان مسعود ووضع الحجاج اليمنى على ورآه وسلم الله عليه يده النبي اليمنى اليسرى صلى على ووضع حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفر بن غياث عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن زياد بن زيد عن أ ب ي جحيف أ ن ع ل ي رضي الله عنه قال ا ل س ن ة وضع الكف على الكف في ا ل ص ل ا ة تحت السره حدثنا محمد بن قدامة بن يعني ابن ي ع أ ビールのトッー عن أ ب ي ه قال ر أ ي ت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السره قال أ ب و داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السره قال أ ب و م ج ل ز تحت السره وروي عن أ ب ي ه ر ي ر ة وليس بالقوي حدثنا حدثنا الواحد الرحمن إسحاق الحكم مسدد عبد زياد عبد بن عن بن عن عن الكوفي سيار وائل قال قال أبي أبي أبو هريرة أخذ الأكف عن ل الأكف في الصلاة السر قال ى داود سمعت أحمد بن حنبل يضاعف عبد إسحاق حدثنا أبو أحمد في تحت سمعت ب حنبل الرحمن إسحاق حدثنا حدثنا حميد بن الكفين يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن عبد أبو توبة الهيثم يضاعف عن ثور موسى طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم ي ش د بينهما على صدره وهو في الصلاه ة حدثنا عبد ا ل ل بن معاذ حدثنا, أبي حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي سلمه عن عمه الماجشون بن أ ب ي سلمه عن عبد الرحمن ا ل أ ع ر ج عن عبيد الله بن أ ب ي رافع عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام إ ل ى الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي خطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا مسلما وما أ ن ا من ا ل م ش ر ف ي ن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 اللهم أ ن ت الملك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ن ت ربي و أ ن ا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت واهدني ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن ت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إ ل ا أ ن ت لبيك وسعديك والخير كله في يديك الشر ليس إ ل ي ك انا بك و إ ل ي ك تباركت و ت ع ا ل ي أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك و إ ذ ا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آ م ن ت ولك أ س ل م ت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعقبي و إ ذ ا رفع قال س ن ع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد م ن السماوات و ا ل أ ر ض و م ل أ ما بينهما وملأ أ م ا شئت من شيء بعد و إ ذ ا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آ م ن ت ولك أ س ل م سجد وجهي للذي خلقه وصوره ف أ ح س ن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله احسن الخالقين وإذا وما الصلاة سلم من اغفر قدمت أخرت أسغرت إلا... الحجاج بن يوسف الثقفي و شهر رمضان و شهر رمضان و شهر رمضان و شهر رمضان و شهر رمضان وكان إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة كبر ورفع يديه ح ج و م ن ك ب ي ويصنع مثل ذلك إ ذ ا قضى قراءته و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يركع ويصنعه إ ذ ا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد و إ ذ ا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقض الشيء ولم يذكر وزاد ا والشر ل كله ليس إليك خ ي في يديك ر و فيه ويقول عند ا ن ت غ ا ف ه من ا ل ص ل ا ة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أ خ ر ت وما أ س ر ر ت أ ع ل م أ ن ت إلهي ل الهي إ إلا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا أه بن عمر ر ش ح بن شعيب بن أبي حدثني يزيد ا لا ق ل اله م د وابن أبي الا م ي ن ة ف انت ق ل ت أ ن ت أ ن ت ذا فقل وانا من المسلمين يعني قوله وانا اول المسلمين حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل اخبرنا حماد عن قفاده وثابت وحميد عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى الصلاه وقد حفزه النفس فقال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم قال الرجل أ ن ا يا رسول الله جئت وقد ح ف ز ن النفس فقلتها فقال لقد ر أ ي ت اثني عشر ملكا يبتدرونها أ ي ه م يرفعها وزاد حميد فيه و إ ذ ا جاء أ ح د ك م فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أ د ر ك وليقض ي ما سبق ه حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا عن عمر شعبة عمر مرزوق عن عاصم العندي عن ابن جبير بن مطعم عن أ ب ي ه أ ن ه ر أ ى ر و ل الله صلى الله عليه وسلم يصلي ص ل ا ة قال عمر لا أ د ر ي أ ي صلاه فقال الله أ ك ب ر كبيرا الله أ ك ب ر كبيرا الله أ ك ب ر كبيرا و الحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله ب ك ر ة و أ ص ي ل ة ثلاثا أ ع و ذ بالله من الشيطان ن ف س ه ونفسه وهمزه قال نفسه الشعر ونفقه الكبر وهمزه ا ل م و ت حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن مسعر عن مسعر عن عمرو بن مره عن رجل عن نافع بن جبير عن أ ب ي ه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب أ خ ب ر ن ي م ع ا و ي ة بن صالح أ خ ب ر ن ي أ ز ه ر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة ب أ ي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقال لقد س أ ل ت ن ي عن شيء ما س أ ل ن ي عنه أ ح د قبلك كان اذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وقال س واستغفر ب ح عشرة عشرة عشرة وهلل عشرة و عشرة اللهم ا غ ت ر لي وارزقني ه د ن ي و وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامه ة قال ابو داود و و ر خالد ابن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة、جنحوة. حدثنا ابن المثنى حدثنا عمر بن يونس حدثنا ابن ابي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن قال حدثني كدير حدثني عبد ربيعة بن ابو ابن ابن عن عن نحوه يونس عمر عفرمة عوف يحيى قال سالت ع ا ئ ش ة ب أ ي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إ ذ ا قام من الليل قال ت كان إ ذ ا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل و إ س ر ا ف ي ل طائر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ل م خ ت ل ف فيه من الحق بإذنه إنك أنت تهدي من تشاء إلى أن من تتهدي تشاء مستقيم فراط حدثنا محمد بن رافع حدثنا أ ب و نوح قراد حدثنا ع ك ر م ة ب إ س ن ا د ه بلا إ خ ب ا ر ومعناه قال كان إ ذ ا قام بالليل كبر ويقول حدثنا ا ل ق ع ن ب ي عن مالك قال لا ب أ س بالدعاء في ا ل ص ل ا ة في أ و ل ه و أ و س ط ه وفي آ خ ر ه بالفريضه وغيرها حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن ابيه عن رفاعه بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من من سمع حمد وراء رأسه ثم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آ ن ف ا فقال الرجل أ ن ا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد الله الله وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول حدثنا عبد الله عن نالك الزبير طاول رسول صلى عليه وسلم أول مسلمة رأيت أيهم بضعة عبد عن عن عن أبي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق و ل ق ا ء ك حق والجنة الحق والنار حق والساعه حق اللهم لك أ س ل م ت وبك آ م ن ت وعليك توكلت و إ ل ي ك أ ن ب ت وبك خاطمت و إ ل ي ك حاكم فاغفر ي ما قدمت و أ خ ر و أ س ر ر ت و أ ع ل م أ ن ت إ ل ه ي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت حدثنا أ ب و كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا عمران بن مسلم ان ابن خيث سعد حدثه قال حدثنا قتيبه عن ابن عباس ع ابن ان رسول الله صلى الله رسول صلى ل ه التهجد وسلم يقول كان في ع د م ا ا يقول ل يقول ل اكبر ثم ذكر ثم معنا حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد ابن ابن عبد ب ا ل ج رفاعه قال قتيبة حدثنا ر بن يحيى بن عبد الله بن ر ف ا ع ا بن رافع عن عم ابيه معاذ بن رفاعه بن رافع رفاع عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصت ر ف ا ع ة لم يقل ق ت ي ب ة ر ف ا ع ة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في ا ل ص ل ا ة ثم ذكر نحو حديث مالك و ا ت م م حدثنا العباس بن عبد بن العباس ا ل ع ظ ي م حدثنا بن هارون اخبرنا ي وعن ع ابيه ن ع ب د ا ل ل عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن ابن ابن ابيه الله قال ع ط ف شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ا ل ص ل ا ة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من امر الدنيا والاخره ة فلما انصرف رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة من قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمه فانه لم يقل باس فقال يا رسول الله انا قلتها لم ارد بها الا خيرا قال ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر عن علي بن علي بن الرفاعي عن أ ب ي المتوكل الناجي عن أ ب ي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله إذا رسول صلى عليه وسلم قام ثم ثم ثلاثة بالله الرجيم قال ابو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلى الوهم من جعفر حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائم عن هديل بن م ي س ر ة عن أ ب ي الجوزاء عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استفتح ا ل ص ل ا ة قال ت ب ح ا ن ك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيره قال د ابو ل السلام بن داود ل ل هديل ا عن بديل جماعة لم يذكر فيه منها حدثنا ابراهيم ث ن ا اسماعيل عن يونسة عن الحسن عن عن قال قال ث م ر ه حفظت سكتتين في ا ل ص ل ا ة س ك ت ة اذا كبر الامام حتى ي ق ر أ و س ك ت ة اذا فرغ من ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة عند الركوع قال فانكر ذلك عليه عمران بن حسين قال فكتبوا في ذلك الى ا ل م د ي ن ة الى ابين فصدق ث م ر ه ذ اذا ا الحديث وسكتة إذا إذا فرغ من القراءة حدثنا فرغ من أ ب وعن بكر بن الحارث حدثنا خلات خالد أ ش ع ث عن الحسن عن ث م ر ة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يسكت سكتين إ ذ ا استفتح و إ ذ ا فرغ من ا ل ق ر ا ء ة كلها فذكر ثمرة وعمران معنا حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن حديثيون حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا الحسن أن ثمرة بن جندب وعمران بن قتادة يزيد فحدث سمره بن جندب انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكته اذا كبر وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين م فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران عليه بن فكتبا فرصين فكان في كتابه إ ل ي ه م ا أ و في رده عليهما أ ن ثمره قد حفظ حدثنا ابن ا ل م س ن ى حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا سعيد بهذا قال عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ثمره قال ستان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه قال سعيد قلنا ل ق ت ا د ة ما هاتان الستان قال إ ذ ا دخل في صلاته و إ ذ ا فرغ من ا ل ق ر ا ء ة ثم قال بعد واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين حدثنا أ ح م د بن أ ب ي شعيب حدثنا محمد بن فضيل عن عمر وابو ح د ث ن أ كامل حدثنا عبد الواحد عن ع م ا ر ة المعنى عن أ ب ي زرع عن أ ب ي هريره ة فقال كان ا رسول ل ل صلى الصلاة الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير ل إذا ا في بين و سكت كبر قال ر ء ة ق ت أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير له والقراءة تقول قال اللهم بأبي بين أخبرني وأمي ما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أ ن ق ن ي من خطاياي ك ث و ب ا ل أ ب ي ض من الدمس اللهم اغسلني ب ا ل ت ل ج والماء و ا ل م ر د حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بكر وعمر وعثمان كانوا ي ف ت ت ح و ن ا ل ق ر ا ء ة ب ا ل لله ح م د الحمد ع ا ي ن ن ا حدثنا ا حدثنا عبد لله و ا ا ر بن سعيد عن سعيد حسين ل بديل بن ميثرة عن أبي الجوزاء عن عائشة كان الله صلى الصلاة الله عليه وسلم ل ا يفتتح ي ب ب ك رب والقراءة العالمين لله رب ا وكان ولم يصوبه ولكن ركع ذلك إذا بين رأسه لم يشفص رأسه وكان إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحيات وكان إ ذ ا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن ف ر ش ة السبع وكان يختم ا ل ص ل ا ة بالتسليم حدثنا هل حدثنا هلنادد مستري ابن فضيل عن المختار ابن عن فضيل فلفل قال سمعت ا ن ا بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي انفا انزلت ز ل علي ت ن س و ر ة ف ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا أ ع ط ي ن ا ك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن ه نهر وعدنيه ربي في ا ل ج ن ة حدثنا أ قطن بن نسير حدثنا جعفر حدثنا حميد ا ل أ ع ر ج المكي عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة وذكر ا ل إ ف قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه و قال أعوذ ب ابو ل العليم من الشيطان الرجيم س م من ي الذين ع جاءوا إن ا الآية قال ل إ ف ك منكم عطبة ب أ داود وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث ج م ا ع ة عن ز ه ر ي لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح و أ خ ا ف أ ن يكون أ م ر ا ل ا س ت ع ا د ة من كلام حمير عن عن د قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عمدتم الى براءه وهي من المئين والى ا ل ا ن ث ا ل وهي من المثان فجعلتموهما في السبع قواك ولم تكتبوا بينهما صدر بسم الله الرحمن الرحيم قال ويقول عثمان كان النبي صلى الله مما الآيات كان صلى عليه وسلم مما تنزل عليه له فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول وكانت ر ة التي ي ذ ر ف ي ه كذا وكذا و ت ز ل ل ع ي الامثال و ل ت ا ن من أ و ل ما أ ن ز ل عليه ب ا ل م د ي ن ة وكانت و ر ا ء ه من آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن وكانت قصتها ش ب ي ه ة بقصتها ا فظننت أ ن ه ا منها فمن هناك وضعتها في السبع طوال ولم أكتب بينهما سطر الله بينهما بسم أكتب سطر الرحمن الرحمن. حدثنا زياد بن أ ي و ب حدثنا مروان يعني ابن م ع ا و ي ة أ خ ب ر ن ا عوف ا ل أ ع ر ا ب ي عن يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس ب م ع ن ى قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أ ن ه ا منها قال أ ب و داود قال الشعبي و أ ب و مالك و ق ت ا د ه وثابت بن عماره ة إن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم لم يكتب باسم الله ا ل ر حدثنا م الرحيم ن حتى قتيبة بن, سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان ع ي المروزي د وأحمد محمد وابن بن السرح عن عمرو عن سعيد بن جبير قال ق ت ي ب ة فيه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل ا ل ص و ر ة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا بالسرح حدثنا لفض عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد بن إبراهيم بن وبشر بن بكر بن أبي بن أبي حدثنا الواحد الرحمن الله كذير يحيى قال ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ط و ل فيها ف أ س م ع بكاء الصبي ف أ ت ج و ز ك ر ا ه ي ة أ ن أ ش ق على أمه ح د ث ن امه أ ح د حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن ع م وسمعه من جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا قال م ر ة ثم يرجع فيصلي بقومه ف أ خ ر النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ا ل ص ل ا ة وقال م ر ة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه ف ق ر أ ا ل ب ق ر ة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل ن ا ف قال ان فقال معاذا ا نافقت رسول يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله و إ ن م ا نحن أ ص ح ا ب واضح ونعمل ب أ ي د ي ن ا و إ ن ه جاء يؤمنا ف ق ر أ ب س و ر ة ا ل م ق ر ه و ق ا ل يا معاذ أ ف ت ا ن أ ن ت افتان انت ا ق ر أ بكذا قال أ ب و الزبير بسبح اسم ربك بك الأعلى و ا إذا يخشى فذكرنا ل ل لعمر م ي يخشى ق ا ل أ ر ا ه فقد ذكره حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا طالب بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أ ب ي بن كعب أ ن ه أ ت ى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم ص ل ا ة المغرب في هذا ا ل خ ب ر قال فقال فتانا فإن الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا رسول صلى عليه وسلم تكن فتانا فإن أنه أبي أبي أصحاب حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن فليمان عن أبي صالح. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه يصلي الكبير والضعيف وذي شيبة علي صالح صلى الحاجة والمساة وراءك وسلم زائدة بعض قال ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم لرجل كيف ت ق و ل في ا ل ص ل ا ة قال أ ت ش ه د و أ ق و ل اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ج ن ة و أ ع و ذ بك من النار أ م ا إ ن ي لا أ ح س ن ز ن د ن ت ك ولا ز ن د ن ه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها نزنزن ح ا حدثنا خالد بن الحارف حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله في مقسم عن جابر ذكر قصة معاه قال يحيى حبيب عبيد بن بن بن عن عن يعني محمد وقال ذكر مقسم قصة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أ خ ي إ ذ ا صليت قال أ ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب و أ س أ ل الله الجنه ة وأعوذ ب من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنه معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي ومعاذا حول ه ا ت ي ن أ و نحو هذا حدثنا القع نبي عن مالك عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فإن وإذا مننا الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه ما شاء صلى صلى فليخفف لنفسه فليطول أحدكم فيهم حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلم عن ابي ه ر ي ر ة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس ان فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا صلى فليخفف الحاجة حدثنا بن سعيد عن بكر فيهم مضر بن عن يعني ابن قتيبة عن ابن عمر ج ل ل ا ا ن عن سعيد ب ي عن عمر بن الحكم الله ا ل عنمة م عن عبد الله بن ن ز ياسر عن ع م ر بن ي ا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الرجل لينصرف ا وما كتب له إ ل ا عشر صلاته تسعها تمنها ت ب ع ه ا سدسها ق م ت ه ا ربعها ثلثها نصفها حدثنا مرسى بن اسماعيل حدثنا حدثنا حدث عماد عن قيس بن سعد وعماره بن ميمون وحبيب عن عطاء بن ابي رباح ان ابا هريره قال في كل صلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى علينا اخفينا عليكم حدثنا مسدد حدثنا يحيا مسدد عن بن أبي عبد الله وحدثنا ابن وحدثنا ابي هشام المثنى عن يحيى عن عبد ابن يحيا أبي الله قال ابن المثنى و أ ب ي س ل م ة ثم اتفقا عن أ ب ي خساده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ف ي ق ر أ في الظهر والعصر في الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن ب ف ا ت ح ة الكتاب وسورتين ويسمعنا ا ل آ ي ة أ ح ي ا ن ا وكان يطول ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى من الظهر ويقصر الثانيه ة وكذلك الصدق في الصبح قال ب و داود لم يذكر مسدد ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا همام و أ ب ا ن بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ه ل ب ع ض هذا وزاد في ا ل أ خ ر ي ي ن ب ف ا ت ح ة الكتاب وزاد عن هماما ل يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر صلاة الغداد الحسن علي الرزاق الله وكان وهكذا وهكذا ما حدثنا حدثنا أخبرنا يحيا قتادة بن قتاد عن عن بن عن في في في في أبي أبيه معمر عبد عبد قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس ا ل ر ك ع ة الاولى حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن عماره ة بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه رسول صلى وسلم الظهر والعصر قال قلنا قال كان كنتم ذاك بما بطراب حدثنا نعم تعرفون نفيته عثمان يقع في ابي شيبة ابن حدثنا حدثنا ا ن حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن محمد بن عبيد الله ابي عون عن جابر بن ثمره قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في قال أ م ا أ ن ا ف أ م د في ا ل أ و ل ي ي ن و أ ح ذ ف في ا ل أ ب ر ي ي ن ولا ق ال ما اقتديت به من ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن به حدثنا ا عبد ل ل بن محمد يعني مفيلي حدثنا هشيم أخبرنا يعني حدثنا محمد مفيلي هشيم الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي عن عن عن مسلم الصديق الناجي منصور صدرية سعيد رسول قال حذرنا قيام رسول الله صلى وقد حذرنا قيامه في, في الاخريين من, من العقر على قدر الاخريين من الظهر وحذرنا قيامه في الاخريين من العقر على النصف من ذلك ح م ا د عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا ش ع ب ة عن سماك سمع جابر بن سمره قال و ق ر أ بنحو من والليل إ ذ ا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إ ل ا الصبح إ ن ه كان يطيلها محمد بن عيسى حدثنا معتمر بن ثليمان شيم ثليمان أمية مجلل عمر وسلم ثم قام حدثنا ويزيد سجد بن بن بن أبي ابن النبي هارون عن السيني عن عن عن أن فرأينا أنه عيسى عليه فركع في صلى الله صلاة الظهر قرأة وهو قال ابن عيسى لم يذكر م ي ة احد الا معتمد حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشف فقلنا لشاب سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله عباس عباس ابن شباب هاشف ابن اكان كان بني من منه نفسه سمش في في في يقرأ يقرأ فقال هذه شر من مأمورا كان عبداً بلغ ما أرسل وما اختصنا الأولى عبدا حدثنا زياد بن ايوب حدثنا هشير أ خ ب ر ن ا حسين عن عكرمه عن ابن عباس قال لا أ د ر ي أ ك ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الظهر والعصر أ م لا حدثنا القعد قال القع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عشبه عن ابن عباس ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفه فقال يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره ة ن ا ما لآخر سمعت عن أبيه أنه أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ بالطور في المغرب حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح حدثني ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن ع ر و ة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال طول قال قلت ما طول الطول يين قال ا ل أ ع ر ا ف و ا ل أ خ ر ى ا ل أ ن ع ا م قال و س أ ل ت أ ن ا ابن أ ب ي م ل ي ك ة فقال لي من قبل نفسه ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ع ر ا ف حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا هشام بن عروه أ ن أ ب ا ه كان ي ق ر أ في ص ل ا ة المغرب بنحو ما تقرؤون والعابيات ونحوها من ا ل ث و ر قال أبو داود أبو هذا يدل على أ ن ذاك منسوخ وهذا أ ص ح حدثنا أ ح م د بن سعيد السرخسي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت محمد بن إ س ح ا ق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي عن جده أ ن ه قال ما من المفصل س و ر ة ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م الناس بها ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أ ب ي حدثنا ق ر ة عن النزال بن عمار عن أ ب ي عثمان ا ل ن ه د ي أ ن ه صلى خلف بن مسعود المغرب ق ر أ قل هو الله أ ح د حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي عمرو عن ابن أ ب ي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن أخبره أنه يقرأ من جهينة سمع النبي رجلا صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إلى سمع في في الركعتين فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عملا أدري أنسي أم قرأ حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى يعني ابن يونس عن إ س م ا ع ي ل عن أ ص ب غ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال ك أ ن ي أ س م ع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في ص ل ا ة ا ل غ د ا ء فلا أ ق س م ب ا ل خ ن ة الجواري كلا حدثنا ه م ابراهيم م عن عن قتادة أ ي ن ة عن أبي سعيد أبي ق ل الكتاب أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يكثر حدثنا بفاتحة ا ب إ بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري حدثنا أبو عطمان النهدي قال حدثني ا عطمان ا أبو ن ل ه د ق ابو ل حدثني أ ه ر ي ر ة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في ا ل م د ي ن ة أ ن ه لا ص ل ا ة إ ل ا ب ق ر آ ن ولو ب ف ت حدثنا الكتاب فماذا ح ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن ابي ه ر ي ر ة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا ص ل ا ة الا ب ق ر ا ء ة فاتحه الكتاب فما ذ ا حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائد مولاه ش ا ا بن ز ه ر ة يقول سمعت أبا هريرة ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خ د ا ج فهي خ د ا ج فهي خزاج غير تمام قال فقلت يا أ ب ا ه ر ي ر ة إ ن ي أ ك و ن أ ح ي ا ن ا وراء ا ل إ م ا م قال فغمز ذراعي وقال ا ق ر أ بها يا فارسي في نفسه ك إني سمعت رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى تمت الصلاة بيني وبين لي لعبد ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل اهنا علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مالك العبد. يقول العبد إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين يقول الله هذه بيني وبين ع ب د ولعبدي ما س أ ل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ي ن يقول الله فهؤلاء العبد ولعبد ما سأل حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن ع ب ا د ة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا ط ل ا ه لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب فصاعده قال سفيان لمن يصلي وحده حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن عن, مكفول عن, محمود بن الربيع عن عبد بادة ابن الصامت ق ا كنا ل خلف ر س و ل ا ل ل صلى الله عليه وسلم في صلاة ه في ف ج رسول فقرأ ر الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه ا ل ق ر ا ء ة فلما ف ر ق قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه كتاب فانه لا ص ل ا ة لمن لم يقراها ب عبد ن سليمان حدثنا الازدي الله قال نافع عبادة بن عن صلاه صف اقام ابو نعيم المؤذن الصلاه فصلى ابو نعيم بالناس و ا ق ل عباده وانا معه حتى صففنا خلف ابي نعيم وابو نعيم يجهر بالقراءه فجعل عباده يقرا ام القران ل م ا انصرف ل ع ب ا د ه سمعتك ت ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن و أ ب و نعيم يجهر قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالغراء قال فالتبست عليها الغراء أقبل علينا بوجهه وقال هل إذا بالغراء قال فلم أقبل هل تقرؤون جهرت يجهر بوجهه نمصرف بعضنا قال أقول القرآن إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي القرآن إذا جهرت إلا بأم قالوا ر آ ن ي الرمدي بن حدثنا سهل ل ا ل ي د عن ب جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن ن عن عن نحو سليمان العزيز الله العلاء قالوا وسعيد مكحول حديث فكان مكحول ي ق ر أ في المغرب والعشاء و ا ل ص ط ح ب ف ا ت ح ة الكتاب في كل ركعه سره قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب قرأ جهر به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 انتهى الناس عن الفراءة عن الله الله الله الله قال ابو داود روى حديث ابن اكيمه هذا معمر ويونس واسامه بن زيد عن الزهري على معنى م ا ل حدثنا مسدد واحمد مسدد محمد المرودي ابن ابن ابن أبي خلف وعبد الله بن محمد وابن قالوا حدثنا سفيان عن الزهري خلف الله السرش محمد قال و ا حدثنا سنه ف ي ا عن ا ل ز ر ي سنأت ابا ن أكيمة ل قال م س سنأت ي ب أبا ه ر ي ر ة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة نظن أ ن ه ا ص ب ر بمعناه الى قوله ما لي أنازع القرآن قال مسدد في حديث قال معمر ا ن ت ه ى ا ل ن ا س ع ن القران ء ة بما الله جهر به رسول الله صلى الله و قال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال ابو هريره ة انتهى ن ا س وقال عبد الله ا بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمه لم اسمعها قال معمر إنه انه قال انتهى الناس أ القرآن ورواه قال فيه ق الزهري ا ل فتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه ب م ا جهر به صلى الله عليه وسلم قال أبو د ابو و د محمد سنعت ن بن يحيى بن فارس قال ق ل الناس من كلام الزهري ه فانتهى من ح داود ث ن أ ب ا ل ل و ي الطيارسي حدثنا وحدثنا العبدي أخبرنا المعنى قتادة زرار عمان النبي صلى كثير خصين عليه محمد بن عن عن عن بن أن شعبه شعبه صلى صلى الله عليه وسلم الظهرة رجل فجاء قال ر أ خلفه تبه ربك ا أ ع ل فلما ى ف رجل غ قال أيكم قرأ قالوا أيكم ر قال قد عرفت أ ن بعضكم خال جنيه قال أ ب و داود قال أ ب و الوليد في حديثه قال شعبه ة فخلت ل ق اليس د ة أ قول سعيد انصت ل ل ق ر آ ن قال ذا إ ذ ا جهر به قال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادت انه كرهه قال لو كرهه نهى عنه حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي ع د ي عن سعيد عن ق ت ا د ة عن زراره عن عمران بن حسين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال حدثنا وهو بن بقية أخبرنا خالد ع ن حميد ا ل أ ع ر ج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ق ر ج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن وفينا ا ل أ ع ر ا ب ي وقال الحمد ق ر أ و ا ف ك س وسيجيء ن و أ خ ا يقيمونه يقام كما ا ل ي ت ج ل و و ن ه ل ا حدثنا يتأجلون أحمد ب ن ص العالمين ح حدثنا ب د ل ه وهو بن وهب، أخبرني ع ر وابن ل ه ع ة بكر بن س و ا د ة عن و ف ا ل ا ي ح م د ق ي عن ف ه رب ن سعد ا ل س ع د ق ا ل قرج ع ل ي ن ا ر س و ل ا ل ل صلى ه ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م يوما ونحن ن ق ت رب ا ل ا ل ح م د ل ي ن ا ل ل ه كتاب الله واحد وفيكم ا ل أ ح م ر وفيكم ا ل أ ب ي ض وفيكم ا ل أ س و د ا ق ر أ و ه قبل أ ن ي ق ر أ ه أ ق و ا م يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أ ج ر ه ولا يتاجله أ ج ل ح د ن عطنان حدثنا بن ا أبي شيبة حدثنا وكيع ر ا حدثنا سفيان ا ح ت و ر ر ي أبي خالد الدالاني عن إبراهيم عن ب خالد ا إ ي السكسكين أبي النبي م الله أوفا قال جاء رجل إلى النبي صلى عن بن عبد ا ل ل ه عليه وسلم فقال إ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن آ خ ذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا رسول لله عز وجل عز قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعاقني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملا يده من الخير حدثنا أبو ثوبة الربيع أبو إسحاق ثوبة بن نافع أصبرنا الربيع أبو أبو الفزري يعني جادر ونسبح ركوعا وسجودا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال كان الكتاب ويكبر الحسم الظبر والعطر اماما او خلف امام بفاتحة رقا والذاريات حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا خلف ويهلل قال ويسبح حرب حماد مطرف وعمرا يقرأ في جرير صليت قد عمران بن فلما طالب رضي الله عنه فكان نخض ل ر ي كبر, كبر, كبر فلما انصرفنا اخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا ق بنا ل أو هذا قبل ص ل ا ة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عطمان عن شعيب عن الزهري بن أبي وبقية حدثنا قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن وابو سلمه ان ابا ه ر ي ر ة كان يكبر في كل ص ل ا ة من ا ل م ك و ب ة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ر أ س ه ثم يكبر حين يسجد ثم, يسجد ثم يكبر يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك في كل ر ف ع ة حتى يفرغ من ا ل ص ل ا ة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إ ن ي لاقربكم شبها ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا ا قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك يجعله أبو وزبيدي و ه م ي ر غ عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد ا ل أ ع ل ى عن معمر شعيب بن أ ب ي ح م ز ة عن الزهري حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أ ب و داود حدثنا ش ع ب ة عن الحسن بن عمران قال ا بن بشار الشامي وقال أ ب و داود أ ب و عبد الله العطقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أ ب ل عن أ ب ي ه أ ن ه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم قال ابو داود معناه إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع و أ ر ا د أ ن يسجد لم يكبر و إ ذ ا قام من السجود لم يكبر حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا شريك عن ع ا ط م بن كليب عن ابي عن و ا ئ ل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سجد وضع ركبتيه قال قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه يديه يديه نهض وإذا رفع حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاده عن عبد الجبار بن وائل عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إ ل ى ا ل أ ر ض قبل أ ن تقع خفاه قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم في ا ل كليب عن عن النبي صلى الله عليه عن وفي س ل بمثل م هذا و حديث أ ح د ه م ا و أ ك ب ر علم ي أ ن ه في حديث محمد بن جحاده و إ ذ ا نهض نهض على ر ك ب ت ه واعتمد على فخذه حدثنا حدثنا العزيز الله سعيد حسن منصور رسول الأعرج هريرة الجناد قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أ حدثنا ك يبرك كما يبرك ركبته م فلا البعيد وليضع يديه قبل يديه ح ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا عبد الله بن ن ا ب ع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أ ح د ك م في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل حدثنا مسدد حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن إ ب ر ا ه ي م عن أ ي و ب عن أ ب ي قلابه قال جاءنا أ ب و سليمان مالك بن الحويره الى مسجدنا فقال والله إ ن ي لاصلي لا بكم وما أ ر ي د ا ل ص ل ا ة ولكني أ ر ي د أ ن أ ر ي ك م كيف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال قلت لابي ف صلى قلابه ا مثل ل ص ة شيخنا هذا يعني هذا عمر ن أنه كان سلم س إمامهم إذا وذكر رفع ر أ من السجدة الآخرة في الركعة الأولى في قال ع د ثم ق حدثنا زياد بن زياد أيوب أيوب إسماعيل عن, أيوب عن أبي خلاب قال جاءنا أ ب و سليمان مالك بن الحويره الى مسجدنا فقال والله إ ن ي لاصلي وما أ ر ي د ا ل ص ل ا ة ولكني اريد أ ن أ ر ي ك م كيف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ص ل فقعد في الركعة الأولى فين الركعة رفع السجدة الأولى رأسه من آخر. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أ ب ي خلاف عن مالك بن ا ل ح و ي ر أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإقعاء كان في وكر من صلاته لم ينهب حتى يستوي قاعدة حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريت أخبرني أبو الزبير طاووسا قلنا لابن عباس في على القدمين من ينهب بن معين بن عن أخبرني أنه في في في يستوي يحيى جريت يقول وكر أبو السجود لم محمد سمع على حتى وقال سجود قال سمعت سنة نبيك عبد الله بن ابي اوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الرفوع يقول سمعت عبد الله بن ابي اوفى عن بعد لمن ربنا من الله اللهم الحمد السماوات الأرض ما لك ملء وملء حمد وملء شئت شيء قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج عن عبيد أ ب ي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع قال سفيان لقينا ل ش ي خ ع ب ي د أ ب ا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع قال أبو داود أ عن م ش ع عبيد قال بعد الركوع حدثنا م ؤ م ن بن الفضل الحراني حدثنا الوليد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أ ب و مستر و حدثنا ابن ا ل س ر حدثنا بشر بن بكر حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات وملء ا ل أ ر ض وملء ما شئت من شيء بعد أ ه ل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أ ع ط ي ت زاد محمود ولا معطي لما منع ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال ربنا لك الحمد لم يقل اللهم لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن ن ا ل ك عن سمي عن أ ب ي صالح ا ل س م ا م عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام فإنه ذنبه قال الله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق الملائكة ما قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم لمن لك له سمع حمد من من حدثنا غفر بشئ ا ب ن عمار حدثنا أ س ب ا ط عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف ا ل إ م ا م سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد حدثنا محمد بن مسعود حدثنا زيد بن الحباب حدثنا كامل أ ب و العلاء حدثني حبيب بن أ ب ي ثابت عن سعيد بن ج ب ي ر عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد بن العسقلاني أنبأنا عن المتوكل الرزاق معمر بالله مسلم أخي عن م ل اسماء ل أ ب ن أبي أ بكر عن س م ابي ء ن أ ب بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا ترفع ر أ س ه ا حتى يرفع ر ج ا ل رؤوسهم ك ر ا ه ة أ ن يرين من عورات الرجال حدثنا ابن حدثنا شعبة عن الحكم شعبة عمر القرائل ليلى عن أن رسول الله أبي أن صلى الله عليه وسلم الله ع ل ي ه و س ل م كان ج و د ه وقعوده ر ك و و ع ه وما بين السجدتين قريبا من السواء حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا ثابت و ح م ي د عن أ ن س ا بن مالك قال ما صليت خلف رجل أ و ج د صلاه ة من رسول ل ل ا صلى الله عليه ل و س من في تمام ا ك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام لمن سمع حمد حتى تقول قد يقعد ويسجد السجدتين أوهم وكان ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين حتى تقول قد اوهم حدثنا مسدد وابو كامل دخل حديث احدهما في ا ل آ خ ر قالا حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال ربخت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله الصلاة فوجدت قال ي م ه كركعته ع وسجدته و د ا ه في ابو ل وجلسته ر ك كسجدته ع ة ي السجدتين ن س ج داود ه م بين التسليم ا ا ا قريبا من السواء قال ل ن من ف ر ق أ و داود قال مسدد فركعته واعتداله بين ر ك ع ت ي ن فسجدته فجلسته بين السجدتين ف س ج د ه فجلسته بين التسليم والانفراق قريبا من السواء حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة عن سليمان عن عماره بن عمير عن ابي, عن أبي مسعود ع عن م م ابي ا ل ب د ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ ص ل ا ة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حدثنا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 فقال له رسول الرجل ل صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ه ا ثم ع ف ص فإنك فعل فقال ذلك لم تصل حتى فعل ثلاث مرار فقال رجل مرار حتى و الذي بعثك بالحق ما أ ح س ن غير هذا فعلمني قال إذا قال م ت إلى ص ل القعندي ة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك اقرأ تيسر ثم ما من ا ر ر آ ن ثم ا حتى ت ط م ئ راتعا اربع حتى ع ثم صلاتك قال عن سعيد بن أ ب ي سعيد المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة وقال في آ خ ر ه ف إ ذ ا فعلت هذا فقد تم الصلاه ة من تقص من فإنما من انتقصته تقص صلاتك هذا شيء فإن من تقصته من صلاتك وقال فيه إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف أ س ب غ الوضوء حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أ ن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله لا صلاة الناس صلى عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد إنه من يتوضى حتى تتم فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه و ي ق ر أ بما تيسر من ا ل ق ر آ ن ثم يقول الله أ ك ب ر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمه ثم يقول الله أ ك ب ر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أ ك ب ر ويرفع ر أ س ه حتى يستوي قاعده ثم يقول الله أكبر ثم يحجد مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك رأسه أكبر فيكبر يرفع ثم ثم تطمئن يحجد حتى ف قال د تم حدثنا همام ش ا بن عبد ل ل ل ك و ا حدثنا ج ج ا منهال قال بن ح ه م اسحاق م حدثنا إ بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن علي بن يحيى بن صلاه عن أ ب ي ه عن عمه ر ف ا ع ة بن رافع بمعنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل ه عليه وسلم انها لا تتم ص ل ا ة أ ح د ك م حتى ي س ب غ الوضوء كما أ م ر ه الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إ ل ى المرفقين ويمسح ب ر أ س ه ورجليه إ ل ى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم ي ق ر أ من ا ل ق ر آ ن ما أ ذ ن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حمام قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال حمام وربما قال جبهته من الارض حتى تطمئن مصاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعده على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاه هكذا اربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابي عن رفاعه بن رافع لهذه القصه قال اذا قمت فتوجهت الى القبله فكبر ثم اقرا لام القران وبما شاء الله ان تقرا اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامد ظهرك وقال اذا سجدت تمكن لسجودك فاذا رفعت ف ق ع د على فخذك ا ل ي س ر حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إ س م ا ع ي ل عن محمد بن إ س ح ا ق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبي عن عمي ن ع رفاعه بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ق ص ة قال إ ذ ا أ ن ت قمت في صلاتك كبر الله تعالى ثم ا ق ر أ ما تيسر عليك من ا ل ق ر آ ن وقال فيه إذا فخذك في الصلاة فاطمئن وافترش جلست اليسرى وسط تشهد في, في ثم ثم إذا قمت فمثل قمت إذا ذلك حتى تفرغ من حدثنا ت تفرغ ى من صلاة ح عباد بن موسى ا ل خ ت ل ي حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن جعفر أ خ ب ر ن ي يحيى بن علي ا بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أ ب ي ه عن جده عن رفاعه بن رافع أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه ف ر و ض ا كما أ م ر ك الله جل وعلا ثم تشهد ف أ ق م ثم كبر فإن فاقرأ وإلا كان قرآن معك به حدثنا م الله وكبره وهلله قال شيئا صلاة وهلله وكبره فيه وإن تقص منه شيئاً إن تقص إن من منه ح د أ ب و الوليد ا ل ط ي ا ل س ي حدثنا ل ي ث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن جعفر بن الحكم وحدثنا ق ص ي ب ة حدثنا ل ي ث عن جعفر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبي ن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن ق ر ة ا ل غ ر ا ب و ا اتينا السبب و أ ر ج المكان يوطن في المسجد ب عقبه حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمرو الانصاري ة أ ب ا مسعود فقلنا له حدثنا عن ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أ ي د ي ن ا في المسجد فكبر فلما ر ك ب وضع يديه على وجعل ض ع على يديه رقبته و أ ص ا ب ع ه أ س ف ل من ذلك وجافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على ا ل أ ر ض ثم جافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع ر أ س ه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أ ي ض ا ثم صلى أ ر ب ع ركعات مثل هذه ا ل ر ك ع ة فصلى صلاته ثم قال هكذا ر أ ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ي يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل يونس حكيم الضبية زياد زياد حدثنا حدثنا حدثنا الحسن بن عن عن أنس بن من ابن قال خاف من زياد أو أ ف ت المدينة فلقي أبا قال فانت فقال يا فلقي تبتلك ألا أحدث هغيره فنسبني فحديثا قال قلت بلى رحمك ان ل ل قال ه ي و وأحكبه ذكره عن اول ل صلى الله عليه ن ب ي س ما ق ل أول إن ما يحاسب الناس به يوم ا ل ق ي ا م ة من أ ع م ا ل ه م ا ل ص ل ا ة قال يقول ربنا جل وعلا ا ت ه و ه و أعلم ا ن ظ ر و ام في صلاة عبد أ ه ا أم نقصها ف إ ن كانت تامه كتبت له تامه و إ ن كان انتقص منها شيئا قال هل لعبدي من تطوع ف إ ن كان له تطوع قال اتم لعبدي فريضته من ت ط و ع ثم تؤخذ الاعمال على ذاك حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني ص ل ي ط عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن د ا و د بن أ ب ي هند عن ز ر ا ر ة بن أ و ف ا عن ت م ي ن النبي ع ا ل ن صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاه مثل ذلك ثم تؤخذ ا ل أ ع م ا ل على حسب ذلك حدثنا حص حدثنا عن أبي عفور قال قال أبو داود واسمه وقدان عن بن سعد بن عن عن بن جنب أبي فجعلت يدي بين رفبتي فنهاني عن تصنع قال قال واسمه قال فقال لا مصعب صليت شعبة أبي أبو أبي رفبتي أمر عفور فجعلت فعدت يدي إلى ذلك هذا فإنا كنا نفعله كنا فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع ذلك الركب على أيدينا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن ابراهيم عن علقمه ة والأسود ا ل ل عن عبد الله قال إذا دراعيه فليفرش على فخذيه ركع أحدكم والاسود ل ي بين فكأني ط ب ق أنظر كفه إلى خ ت ف أطابع ر ل وسلم ح ث ن بن ا الربيع أبو ثوبة وموسى بن إسماعيل المعنى بن قال حدثنا ابن المبارك ة عن موسى قال أ ب و س ل م ة موسى بن ايوب عن عمه عن ع ق ب ة بن عم ا ر قال لما نزلت سبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك ا ل ع ل ى قال اجعلوها في سجودكم حدثنا أحمد بن يونس د قال ي يعني ابو ن عن سعد أ ي ب بن موسى أو موسى بن أيوب رقبة بن عن من موسى موسى قومه أو عن رجل د ا م بمعنى ر ز ا د ق ان فرد س و اهل ل ل ص العلم ه ي ه و س ل إذا ركع قال ب ح ابو ن ر ي العظيم ب ح م داود ل ل ا إ ذ ا س ج قال ابو داود م ص ر ب إ س ن ا د هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أ ح م د بن يونس حدثنا خسر ب عمر حدثنا شعبه قال قلت لسليمان أ د ع و في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا مررت ب آ ي ة تخوف فحدثني عن سعد بن عبيده عن مستورد عن ص ل ة بن زفر عن ح ذ ي ف ة أ ن ه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي ا ل أ ع ل ى وما مر ر بآية حدثنا م ة إلا وقف ع ن ه عندها ا ولا بآية عذاب إلا فسأل وقف فتعود بآية ح مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام حدثنا خ د ا د ة عن م ط ر عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ر ف و ع ه وسجوده ذبوح قدوس ع ب الملائكه والروح د ث ن ا أ ح م د بن طالح حدثنا ابن وهو حدثنا م ع ا و ي ة بن طالح عن عمرو بن خيث عن عاصم بن حميد عن عمرو بن خيث وعن عوف بن مالك ا ل أ ش ج ع ي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ق ا م ف ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة لا يمر ب آ ي ة ر ح م ة إ ل ا وقف ف س و لا يمر ب آ ي ة عذاب إ ل ا وقف ر ت ع و ن قال ثم ركع بقدر غ ي ا ن ه يقول في ركوعه سبحان ذ الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم سجز بقدر غ ي ا ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ آل عمران ثم قرأ س وقال ر سورة الطيارسي ة أبو الوليد وعلي بن الجعد قالا حدثنا الجعد بن حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن أ ب ي ح م ز ة مولى ا ل أ ن ص ا ر عن رجل من بني عبد عن ح ذ ي ف ة أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كان يقول الله أ ك ب ر ثلاث ة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء و ا ل ع ظ م ة ثم استدح ف ق ر أ ا ل ب ق ر ة ثم ركع فكان ركوعه ن ح وكان ا من قيامه و يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع ر أ س ه من الركوع كان قيامه نحو من ركوعه يقول رب اغفر ل م ثم ا لي رأسه من السجود وكان ق يقول ع د السجدين سجوده فيما بين نحوا من نحوا وكان رب ي ا غ ي ر لي ربي فصلى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام أربع قرأ أو ركعات عمران شعور شك فيهن حدثنا أ ح م د بن صالح و أ ح م د بن عمرو بن السرح و محمد بن س ل م ة قالوا حدثنا ابن و ه أ خ ب ر ن ا ع م ر يعني ابن حارث عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن سمي مولى أ ب ي بكر أ ن ه سمع أ ب ا ط ا ل ح ذ ه و ا ن يحدث عن أ ب ي هريره ة أن رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم ق ا ل أ غ ر ب ما يكون العبد من ربه وهو تاج ف أ ك ث ر الدعاء حدثنا م حدثنا سفيان د د حدثنا س عن سليمان بن سحيم عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابيه ن أن ن عباس ب ا ل صلى ل ل ا عن ل وسلم السكارة ل ي ه و تشف ا ابن س خفوف خلف أ ي يا أيها بك فقال ا ل ا س إنه لم ي ب ق من م ب ش ر ا ت النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها م س ل له م أو وإني ترى يهيث أن أ ق ر ر أ ا ع ا ساجدا فأما ا أو ل ر ك و ع فعظموا ا لهم ر ب ف ي و أ ا السجود فاجتهدوا الدعاء لكم يستجاب في فغمن أن لكم حدثنا عثمان بن أ ب ي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه ة قال كان ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم يكتر ي أن قال و ركوعه وسجوده ل في ب ح ن ك ا ل اللهم, ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ه م وبحمدك ربنا اغفر يتكلم أول القرآن حدثنا أحمد بن احمد ل حدثنا وحدثنا ح ابن وهو أ بن سر أ خ ب ر ن ا ابن وه أ خ ب ر ن ي يحيى أيوب. عن عمارة بن أ ي و ب عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن سمي مولى أ ب ي بكر عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله و أ و ل ه واخره زاد ابن سر ع ل ى ن ي ت ه وسره حدثنا محمد بن、صليم. الأنباري حدثنا عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن عبده عبيد عن عن بن بن عن عن عن ن الله الأعرج عائشة الله عبد أبي هريرة عن عائشة رضي فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة فلمست المسجد ف إ ذ ا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من وأعوذ عقوبتك وأعوذ قصي عليك لا بمعافاكك برضاك بك ثناء صفتك من من منك أنت كما أثنيت علىنا حدثنا كما عمر وقال حدثنا حدثنا شعيب عن ا ز ه ر ي ع ن ع ر و ة أن ع ا ئ ش ة أ خ ب ر ت ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ص ل ا ة ه اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب القبر و أ ع و ذ بك من فتنة اعوذ ل الدجال م س ي ح و أ بك من ف ت ن ة المحيا والنماء اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ا ل م أ س م والمغرم فقال قائم ما له أكثر ما من تستعيد صليت م ب فكذب عبد بن فقال إن الرجل إذا حدثنا حدثنا إن عن ألم حدث ووعد مسدد الله ليلة عن ث ا ب الى ب عبد الرحمن بن أبي ن ن عن الرحمن ا ي ليلة جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه تطوع فسمعته يقول أ ع و ذ بالله من النار ويل ل أ ث م النار حدثنا أحمد محمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا ه ر ي ر ة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ا ل ص ل ا ة ق م ن ا م ع ه فقال اعرابي ا ل ص ل ا ة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا يريد ر ح م ة الله عز وجل حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا ق ر أ سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى قال سبحان ربي الاعلى أ ع ى ق ل أولف أبو داود و ك ي في هذا ا ح إسحاق د ي وكيع أبي تعيد جبير ث ورواه أبو وشعبك ابن بن ب عن عن عن م و قال ن حدثنا بن ج عليكم ي بيته وقال ت س ب فبكى ح ا فقال ن عن ك ذلك فسألوه س م ع ت ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود. قال أحمد يعجبني داود قال في الفريضة أن يدعو بما في يدعو ان بما القرآن حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن ابيه او عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول الله وبحمده ثلاث حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا أبو عامر وأبو داود مروان عامر ما الملك سبحان الله ثلاثة الاهوازي ابو وابو ابي ذئب عن بن ابن ذئب ابن اسحاق عن عن يزيد الهدلين عبد مشعود الله عن عبد الله بن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ركع أ ح د ك م فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى و إ ذ ادناه ج فليقل س ب ح ا ربي ل ل ثلاثا وذلك أدنى قال أ أدنى ع ى داود هذا محسن عون لم يدرك عبد ذ ا الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثني اسماح محسن لم محمد عون بن عبد عبد يدرك حدثني سمعت أعرابيا ي ق و ل سمعت ابا هريره ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا منكم والتين والزيتون فانتهى إ ل ى اخرها اليس الله باحكم الحاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين ومن قرا لا اقسم بيوم القيامه فانتهى الى أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرا والمرسلات فبلغ ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون فليقل آ م ن ا بالله قال إ س م ا ع ي ل ذهبت أ ع ي د على الرجل ا ل أ ع ر ا ب ي و أ ن ظ ر لعله ف قال يا ب ن أ خ ي أ ت ظ ن أ ن ي لم أ ح ف ظ لقد حججت ستين ح ج ما م ن ه ا ح ج ة إ ل ا و أ ن ا أ ع ر ف البعير الذي حججت عليه حدثنا أ ح م د بن غ ا ل ب وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إ ب ر ا ه ي م بن عمر بن كيسان حدثني أ ب ي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أ ن س بن مالك يقول ما صليت وراء أ ح د بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه برسول الله صلى الله عليه هذا صلاة صلى وسلم من يعني عمر بن عبد العزيز عمر عبد بن قال ف ح ذ ر ن احمد في ي رفوعه عشرة ا سيحات, سيحات قال أبو داود قال ت وفي سجوده أبو عشرة ح أ بن ط ا ل ح قلت له ما نوث أ و مابوث قال أ م ا عبد الرزاق فيقول مابوث و أ م ا حفري فماموث وهذا لفظ بن رافع قال أ ح م د عن سعيد بن جبير عن أنس بن م انس ل ح د ث ا م د د وسليمان بن حرب قال حدثنا ح قال م ا د بن زيد عن عمرو بن دينار عن ط ا و و عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت قال حماد أ م ر نبيكم صلى الله عليه وسلم أ ن يسجد على س ب ع ة ولا يكف شعرا ولا ثوبا عدتنا شعبة عن عمر بن دينار عن طاوص عن ابن عباس عمرت محمد دينار بن أخبرنا بن ابن نبيكم طاوص قال وربما قال الله أمر وسلم كذير عليه صلى عليه و س ل م ان يسجد على س ب ع ة آ ر ا ب حدثنا قسيبه بن سعيد حدثنا ب ك يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب ب العبد سبعة انه الله الله اذا عليه معه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد ر يقول صلى آ و ج ه ه وكفاه وركبته و ق د م ه ح د ث ن ا أحمد ب ن حنبل ح د ث ن ا إ س م ا ع ع ي ي ل ن ي ابن ب إ ر ه ي ي م عن و ب ابن عن نافع عن ابن عمر رفعه ق ا ا ل ل إن ي د ي ن ستجدان ك م ا يزجد ا ل و ج ه إذا و ض ع أ ح د م وجهه و يديه فليضع إ ذ ا ر ف ع ه ف ف ل ي ر ع ه و ح د ث ن ا م ح يحيى م د بن بن ا أ ن سعيد د بن الحكم ح ه م أخبرنا نافع بن نافع حدثني يزيد ابن أبي سليمان عن زيد ابي ن ب العتاب وابن المقبورين أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جئتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة ونحن سجود ف س ج د و ا ولا تعدوها شيئا ومن أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أدرك ادرك ل ل ص ا ة ح ث المثنى حدثنا حدثنا ن ابن صغوان ابن ا م م عيسى ع عن ابن يحي يحيى أبي ث ي أبي سلم عن أبي سعيد ر عن عن سلم الصلاه خ ر رسول ي أن الله ى ل ل وقال بالناس محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق وصف ه حدثنا بن ناسع الربيع شريك أبو أبي الإسحاف قال وصف لنا البراء بن عازب ووضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في س ج و د ولا يفترش أ ح د ك م ذ ر ا ع ي افتراش الفلم حدثنا ق ص ي ب ة حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن ا ل أ ص م عن م ل م و ن ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا سجد ج ا ف بين يديه حتى لو أ ن ب ه م ة م ر ا د ت أ ن تمر تحت يديه مره حدثنا عبد الله بن محمد النسيلي حدثنا زهير حدثنا أ ب و إ س ح ا ق عن السميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفك ف ر أ ي ت بياض ابطيه وهو مجف قد خرج بين يديه حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أ ح م ر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عن سجد جنبيه عبدالله حدثنا ت ى نؤوي له ح عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثنا ابن وهب حدثنا الليل عن دراج عن ابي هريره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال اشتكى أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم مشقه السجود عليهم إ ذ ا فرجوا فقال استعينوا بالركب حدثنا ر حيث م محمد ن بن بن حدثنا سلام ز ي يعني يعني د حماد عن ابن هارون أخبرنا حماد يعني ابن سلم ا ب ت عن م ط رسول عن عيت عن أبيه قال ر الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أ ز ي ز ك أ ز ي ز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ح م د بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن ع م ر حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ت و ض أ ف أ ح س ن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يزكو فيهما غفر له ما تقدم من ذمه حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح عن ر ب ي ع ة بن يزيد عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن ع ق ب ة بن عامر الجهني أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال م اخبرنا من أحد مروان بن معاويه يحيا عن, عن المسور بن يزيد الاسدي المالكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة فترك شيئا لم ي ق ر أ ه فقال له رجل يا رسول الله تركت ايه كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها وقال سليمان وسلم حديث قال سليمان حديثه قال حدثني يحيى بن الأزي حدثنا هشام بن إ س م ا ع ي ل حدثنا محمد بن شعيب أ خ ر ن ا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ص ل ا ة ف ر أ فيها فلبس عليه فلما فما معنا انخرط قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال منعك حدثنا بن نشدة لأبي عبد الوهاب بن الفريابي أصليت يوسف حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاب عن أبي إسحاق, عن إسحاق عن علي ن إسحاق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي في يسمع أحاديث ليس أخبرني يونس في سعيد المسيب لا الإمام الصلاة قال داود إسحاق الحارث إلا هذا منها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهد قال أخبرني يونس عن ابن شهاد قال أبا الأحوث حدثنا على أربعة عن سمعت لم مجلس تفتح أحمد من منه أبو أبو بن بن وهد قال قال, قال أ ب و ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ف إ ذ ا التفت انصرف عنه حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث عن ا ل أ ش ع ر يعني ابن سليم عن أ ب ي ه عن مسروق عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ت سألت التفات اختلاث رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاة فقال يختلفه هو إنما الشيطان عن في من ل ا ا ل ع ب د د ح ث ن ابو مؤمل ن حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي أن الفضل الخدري سلم يحيى سعيد كثير عيسى معمر أبي أبي أبي س ر ل الله صلى الله علي هذا وسلم وعلى أبو على صلاة صلى الله قال من رؤية أرنبته أرطين علي جبهته بنا ه الحديث لم ي ق ر أ ه أ ب و داود في ا ل ع ر ض ة ا ل ر ا ب ع ة حدثنا مسدد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ن أبي شيخ حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم أ شيخ جرير حديثه حدثنا عن وهذا ا وهو م ع ل قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ر أ ى فيه ناسا يصلون رافعي أ ي د ي ه م إ ل ى السماء ثم ا ت ف ق ى فقال لينتهين رجال يشخصون أ ب ط ا ر ه م إ ل ى السماء قال مسدد في ا ل ص ل ا ة أ و لا ترجع إ ل ي ه م أ ب ط ا ر ه م حدثنا مسدد حدثنا يحيى مسدد عن ابن عن ابي فعيد عروبة حتاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في ص ل ا ف ه م ا ش ت د قوله في ذلك و قال لينتهين عن ذلك او ل ت ص ط ط ن ابصارهم حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت صلى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال أعلام اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني صلى عليه وسلم شغلتني إلى هذه جهم في خميصة أبي بأنبجانيته حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أ ب ي حدثنا عبد الرحمن يعني ا بن أ ب ي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن ع ب ي عن ع ا ئ ش ة بهذا الخبر قال و أ خ ذ كرديا كان ل أ ب ي جهم فقيل يا الخميص رسول الله كانت خيرا من حدثنا الربيع بن ا ف ع حدثنا م ع ا و ي ة يعني ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني ا ل س ل و ل ي هو ابو ك ب ش ة عن سهل بن الحنظليه قال ت و ب ب ا ل ص ل ا ة يعني ص ل ا ة طب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال ابو داود وكان ارسل الى الشعب من الليل حدثنا الليل أبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أ ب ي ق س ا د ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أ م ا م ة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا سجد وضعها و إ ذ ا قام حملها حدثنا ق ت ي ب ة يعني ا بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا بيننا قتادة يقول بيننا نحن فصلي ي علينا المسجد الله جلوس رسول خرج ى الله ل ع ه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاف أمامة أبي بنت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله ل ع يضعها ه وهي وسلم على ي عاتقة إ ذ ا ركع ويعيدها إ ذ ا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها حدثنا محمد بن س ل م ة المرادي حدثنا ابن وهب عن م ص ر م ة عن ابيه عن عمرو بن سليم الزراقي قال سمعت أ ب ا ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ي يقول ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس و أ م ا م ة بنت أ ب ي ا ل ع ا ر على عنقه ف إ ذ ا سجد وضعه قال أ ب و داود ولم واحدا إلا خلف الأعلى يسمع مصرمة من أبيه إلا حديثا حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد من حدثنا بن حدثنا حدثنا محمد ح يعني ابن ا إ قال عن سعيد سعيد بن أبي م بينما ر ع ع ر بن سليم نحن أبي قتاد ا ص ب ب رسول وسلم الله صلى الله عليه قال ي م ا ننتظر ح ن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ص ل ا ة في الظهر أ و العصر وقد دعاه بلال ل ل ص ل ا ة اذ خرج إ ل ي ن ا و أ م ا م ة بنت أ ب ي العاص بنت ابنته بنت على عنقه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصلاة رسول وقمنا صلى عليه خلفه وهي في في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إ ذ ا أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يركع أ خ ذ ه ا فوضعها ثم ركع و ت ج د حتى إ ذ ا فرغ من سجوده ثم قام أ خ ذ ه ا فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ر ك ع ة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بشر ن المبارك يعني ابن المفضل حدثنا برج عن الزهري عن عروه بن زبير عن ع ا ئ ش ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ق ح م د يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت قال أ ح م د فمشى ففتح لي ثم رجع إ ل ى مصلاه وذكر أ ن الباب كانت القبله ة حدثنا محمد بن عبد الله بن ا ل ل بن ابن إبراهيم عبد نمير حدثنا ابن فضيل عن عن إبراهيم عن عنقمع عن عبد الله قال كنا نسلم علينا رجعنا من عند الأعمش وسلم فلما سلمنا فضيل عليه في فيرد النجاشي رسول الله قال الله الله الصلاة على صلى وهو عليه فلم يرد علينا يرد وقال إ ن في ا ل ص ل ا ة لشغلا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أ ب ا ن حدثنا عاقم عن أ ب ي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في ا ل ص ل ا ة و ن أ م ر بحاجتنا فقدمت فسلمت فلم فأخذني فلما قدم قضى يرد حدث وسلم السلام ما وما وسلم على عليه عليه علي عليه رسول الله صلى الله يصلي رسول الله صلى الله وهو الصلاة قال إ ن الله يحدث من أ م ر ه ما يشاء و إ ن الله جل وعلا قد أ ح د ث من أ م ر ه أ ن لا تكلموا في ا ل ص ل ا ة فرد علي السلام حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن سعيد أن ليس حدثهم صاحب يزيد خالد سعيد بن بن بن أن عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن أنه العباء قال مررت برسول الله صلى الله وقتيبة ليس بكير صهيب عليه وسلم وهو يصلي موهب برسول صلى وسلم فسلمت عمر مررت وهو عليه فرد إ ش ا ر ة قال ولا أ ع ل م ه إ ل ا قال إ ش ا ر ة ب أ س ب و ع ه وهذا ل ص ر حديث ق ت ي م حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أ ب و زبير عن جابر قال أسمعه يقرأ ولم ي و م ئ برأته ف ا قال فرغ يمنعني ان أ ك ل م ك إ ل ا أ ن ي كنت أ ص ل ي حدثنا الحسين الخراثاني الدامغاني عيسى بن حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى قباء يصلي فيه قال فجاءته ا ل أ ن ص ا ر عليه وهو يصلي قال فقلت ل ب ل ا ن كيف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا م س ل م و ن عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أ س ف ل وجعل ظهره إ ل ى فوق حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن عبد نهدي بن بن عن سفيان عن مالك الأشجعي أبي مالك الأشجع عن ابي حازم عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم قال احمد يعني ب م ا ارى ان لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاه ء حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا العلاء محمد معاوية بن ش ا خفيان ابي مادك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قراغ م عن عن عن عن رفعه هريرة غرارة قال لا غرار في تسليم ولا قال م ولا ص ل ي قال ر ب و د الله و و د ر صلى ع ا ب ل م ه عليه وسلم قال صليت شيبة ح مع رسول الله صلى ا ل ل ر عليه ن وسلم السلامي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل ل من ا قال و م يرحمك فقلت ل القوم فقلت وكفل إليه ه بأبصارهم شأنهم فرمان تنظرون أمياء ما ج عثمان ل على قال و يضربون يضمتوني ا أخاذهم بأيديهم فعرفت أنهم ع فلما ر أ ي ت ه م يسكتوني لكني سكتوا قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي و أ م ي ما ضربني ولا كهرني ولا سفني ثم قال إ ن هذه ا ل ص ل ا ة لا يحل فيها شيء من كلام ن ا هذا إ ن م ا هو التسبيح و ا ل ت ك ب ي ر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إ ن ا قوم حديث عهد بجاهليه وقد جاءنا ل بالإسلام ومنا رجال الكفان قال يأتون رجال يتطيرون تأتهم قال قلت ومنا رجال قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يقدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت ج ا ر ي ة لي كانت ترعى غنيمات قبل أ ف د و ا ل ج و ا ن ي ة إ ذ اطلعت عليها إ ط ل ا ع ة ف إ ذ ا الذئب قد ذهب بشاه منها وأنا من بني آدم آسف كما ولكني صككتها صكدا صفتة فعظم ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت افلا اعتقها قال ائتني بها قال فجئته بها فقال اين الله قالت في السماء قال من أ ن ا قالت أ ن ت رسول الله قال أ ع ت ق ه ا ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا عبد الملك بن ع م ر حدثنا ق ل ي ح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن م ع ا و ي ة بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أ م و ر ا من أ م و ر ا ل إ س ل ا م فكان فيما علمت أن قال لي إذا أن لي علمت عطست فأحمد فحمد ف الله وإذا العاطس الله عطس قال ل يرحمك ل قال ه فبينما أ ن ا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس ب أ ف ص ا ر ه م حتى احتملا لي ذلك فقلت ما لكم تنظرون إ ل ي ه باعين شزر قال فسبحوا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ا ل من المتكلم قيل هذا ا ل أ ع ر ا ب فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إ ن م ا ا ل ص ل ا ة ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وذكر الله جل وعلا ف إ ذ ا كنت فيها فليكن ذلك شانه فما ر أ ي ت معلما قط أ ر ف ق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد حجر الحضرمي كثير بن أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس عنواء سلم أب ابن قال حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ق ر أ ولا الضالين قال آ م ي ن ورفع بها صوته حدثنا م خ ل د بن خالد الشعيري حدثنا ابن نمير حدثنا علي بن خ ا ل ح عن س ل م ة بن كهيل عن حجر بن ع م ا عن والد بن حجر أ ن ه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بامين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى ر أ ي ت بياض خده حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أ ب ي عبد الله بن ع م أبي هريرة. عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م حدثنا ت ى يسمع من يليه من من الصف الأول ح القع نبي عن مالك عن سمي مولى أ ب ي بكر عن أ ب ي صالح ا ل س م ا ن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام فإنه قال المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من دم حدثنا القعنبي قوله قول تقدم عليهم له آمين من من غير غفر ذنبه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن أ ن ه م ا أ خ ب ر ا عن ابي هريره ل ان تقدم م ذنبه ابن وكان شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي قال و تأمين ل الله الله آمين ن ح د ث إسحاق إ ابن ب ر أخبرنا عن عن عن أبي أنه بلاد عن سفيان عن عن عثمان عن عاطم وكيع قالا ي رسول الله لا تسبقني بآمين حدثني ا ا ل ل و د بن عطبة ابو ل د ومحمود م ش ق ي ن حدثنا عن بن السنفي حدثني خالد قالا حدثنا الفريابي حبيح محرز أ مصبح المقراي قال كنا نجلس إ ل ى أ ب ي زهير النميري وكان من ا ل ص ح ا ب ة فيتحدث أ ح س ن الحديث إ ذ ا دعا ل ر ج ل منا بدعاء قال اختمه بامين ف إ ن آ م ي ن مثل طابع على الصحيح قال أ ب و زهير اخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة ف أ ت ي ن ا على رجل قد أ ل ح في ا ل م س أ ل ة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ و ج ب إن ختم ف ق ان ل رجل م القوم بأي شيء ي ختم قال ب آ م ي ن ف إ ن ه إ ن ختم ب آ م ي ن فقد أ و ج ب فانصرف الرجل الذي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ى الرجل فقال اختم يا فلان ب آ م ي ن و أ ب ش ر وهذا ن ف ظ محمود قال أ ب و داود المقراء قبيل من سمير باب التصفيق في ا ل ص ل ا ة حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي س ل م ع ن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيح ن ق للنساء نعم أبو بكر فجاء رسول وسلم والناس الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في فصفق ي ا ل ل ا ة ت حتى خ ل و ف الناس ص فصفق ف ف ا ل وكان ابو بكر لا يلتفت في ا ل ص ل ا ة فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانه فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم ا س ت أ خ ر أ ب و بكر حتى س و ا ف ق و تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال يا أ ب ا بكر ما منعك أ ن تثبت إ ذ امرتك قال أبو بكر ما كان ل أ ب ن أ ب ي قحافه أ ن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التصفية في فليسبح الله صلى الله ما نابه صلاته إذا التفت رسول صلى عليه وسلم لي إليه رأيتكم أكثرتم سبح فإنه شيء من من وإنما للنساء التصحيح قال أ ب و داود وهذا في ا ل ف ر ي ض ة حدثنا عمرو بن ع و ن أ خ ب ر ن ا حماد بن زيد عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد قال كان قسال بين بني عمر بن فبلغ ذلك آتك بكر قسال النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم يصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال طلاف العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بنا فلما بين بني بن عون بينهم إن وسلم فبلغ صلى عليه يصلح ولم فليصل العصر أدم بلال بعد عمر فمر أدم حضرت حضرت أخبره ثم أخبر خام. ثم أمر فتقدم نابكم أبا بكر فتقدم قال في آخره ب قال إذا نابكم شيء في الصلاة في في ف ل شيء ي س حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن أ ي و ب قال قوله التصفيح للنساء تضرب ب أ س ب و ع ي ن من يمينها على كتها اليسرى حدثنا أحمد بن محمد بن المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الزهيد بن بن شبوين بن أخبرنا عن المروزي رافع قال الرزاق معمر عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في ا ل ص ل ا ة حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إ س ح ا ق عن يعقوب بن ع ث ب ة بن ا ل أ خ ن س عن أ ب ي غطفان عن أ ب ي هريره ة قال قال رسول ل ل صلى الصلاة الله عليه وسلم التسبيح للرجال ل ا يعني ي و ت قال ا فليعد داود أبو هذا الحديث وهو حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي ا ل أ ح و ث شيخ من أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن ه سمع ابا بر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى فإن الرحمة تواجهه ينسح وانت و فان كنت لا فاعبا كنت تصلي ف بد حدثنا ة تسوية الحطار ح د يعقوب بن كعب حدثنا محمد بن سلمه عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه قال ابو داود يعني يضع يده على ساخرته حدثنا السلام عن ابن هلال يساف قال, قال قلت د م ت ا ر غنيمه فدفعنا الى وابصه ح نبدا فننظر الى ذله فاذا عليه قلم سوه لاطئه ذات اذنين وبرمس خز اغبر واذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد ان سلم فقال أم قال ي س رسول بنت محصن أن ل صلى الله ه عن, عن, عن زيد مصلاة س بن ارقم أ ل الحارف عمر قال كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاه فنزل وقوموا لله قانتين فأمرنا ب س ه ونهينا و عن الكلام حدثنا محمد بن قدامه بن أ ع ي ن حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أ ب ي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال ل ه صلاه ى ل ل عليه وسلم ق الرجل صلاة قاعدا نصف ا ل ص ل ا ة ف أ ت ي ت ه فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على ر أ س ي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت ح د ث يا رسول الله أ ن ك قلت ص ل ا ة الرجل قاعدا نصف ا ل ص ل ا ة و أ ن ت تصلي قاعدا قال أ ج ل ولكني لست ك أ ح د منكم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن عمران بن حطين أنه سأل النبي صلى حدثنا وكيع عن إ ب ر احمد ه طهمان ي م بن عن س ي ن ا ل ع عن ل ابن ب ر ي عن عمران بن حسين قال الناصور فسألت نبيا النبي كان ناصور قال الله صلى عبد ل وسلم فقال صل لم لم فعلى ي ه تستطع تستطع قائما فإن فقاعدا فإن ن ج ح ث ن الله أحمد عبد بن ا بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن ع ر و ة عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في شيء من ص ل ا ة ا ل ل ي ل ج ا ل س ا حتى دخل في ا ل س ن كان ي ج ل س فيها فيقرأ ح ت ى إ ذ ا بقي أ ر ب عليه و أو ن ث ا ث و ن آ ة قام ق ف ر أ ا ثم س ج د حدثنا ا ل ق ع عن ن ب م ا ل كان عن عبد ل ل ه ب ي ز ي وأبي د ا ل ن عن ض ر أ ب ي سلمة بن عبد ا ل ر ح م ن عن ع ا ئ ش ة ز و ج ا ل ن ب ي صلى السن ل عليه ه و ل م أ ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه وسلم ك ا ن يصلي جالس ا في ق ر أ وهو ج السن وإذا ب ق ي من ق ر ا ء ت ه قدر م ا ي ك و ن ث ل ا ث ي ن أ و أ ر ب ع ي آية ن قام فقرأها و ه و ق ا ئ م ثم ر ك ع ثم س ج د ثم يفعل في الملك ر ك ع ة الثانية ث ذ ل قال أ بن و داود عواه علحمة ب و ق ا ف عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد قال, قال سمعت بن ميسرة عن بزيل بن وأيوب يحددان عائشة عبد الله بن شقيق عن ب عائشه قال سالت عائشه ة حدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا سوره في ركعه قال المفصل قال قلت كان يصلي قاعد قال حين ح ض م ه الناس حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن ابيب عن وائل بن حجر قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقل ا ل ق ب ل ة فكبر فرفع يديه حتى حاكتا باذنيه ثم أ خ ذ شيئا وقال ا ل ح ي م ي ن لما أ ر ا د أ ن ي ر ك ع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فاسترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه ا ل أ ي م ن على فخذه اليمنى غبض بشر الإبهام وأشار بالسبابة عبد عبد بن فنتين حدثنا عن عن الرحمن ورأيته يقول وحلق وحلق والغصى وأشار حلقة الظاهر مسلمة مالك القاسم الرحمن القاسم هكذا رجلك حدثنا ابن معاذ حدثنا عبد قال سمعت يحيى قال سمعت قاسم يقول اخبرني عبد الله بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنه الصلاه ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى قال أ ب و ج ا و د قال حماد بن زيد عن يحيى أ ي ض ا من ا ل س ن ة كما قال جرير حدثنا يحيا محمد الحديث حدثنا حتى حدثنا سعيد التشهد هناد سود دغافر قدمه نبي عن عن بن أن بن بن عن عن سفيان عن بن عن إبراهيم قال كان النبي القع مالس القاسم أراهم الجلوس السري إبراهيم قال الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش المسرى علي صلى عليه وسلم جلس رجله وكيع زبير في في فذكر حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو عاصم الصحابي بن مخلد اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثني محمد بن ع م ر عن ابي حميد ا ل س ا ع ب ي قال سمعته في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال صلى الله عليه وسلم منهم أبو、قتال. قال ت ابو حميد أ ن ا أ ع ل م ك م ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أ ع ر ض فذكر الحديث قال ويفتح أ ص ا ب ع رجليه إ ذ ا سجد ثم يقول الله أ ك ب ر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد ع ل ي ه ثم يصنع في ا ل أ س ر ى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إ ذ ا كانت ا ل س ج د ة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى رجله أخر وقعد متوركا على شقه ا ل أ ي س ر زاد أ ح م د قالوا صدقت هكذا ا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس الثنتين كيف جلس ى بن إبراهيم ابن بن بن أبي حدثنا عن محمد بن عمر بن حلحلة عن عن بن المصري القرشي ليس يزيد ويزيد حبيب عليه محمد محمد محمد وفق عمر عن جالسا بهذا الحديث ولم نذكر قال د ة ق ا فإذا جلس في ا جلس ل ر كنت ع ت ي جلس رجله على ل س ر ا ي في إ ذ ا جلس ف الركعة الأخيرة ق د مجلس ر ه ا ل ر ى وجلس على مقعدته قppe حدثنا بهذا ن ل ي يزيد بن أبي حبيب العامري ع عن محمد بن عمر بن حلحلة عن عمر عن عمر ة بن بن بن بن كنت محمد محمد حلحلة مجلس قال في ه الحديث قال ف ي ه ف إ ذ ا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب ا ل ج م ل فإذا أفضى إلى كانت الرابع بوالكه اليسرى إلى الأرض من ن وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا ي ة و ا ح ة ح د علي بن الحسين بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب و بدر حدثني زهير أ ب و خ ي ث م حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أ و عياش بن سهل ا ل س ا ع د أ ن ه كان في مجلس فيه أ ب و ه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وطيور قدميه وهو جالس فتورك و ن ق ب قدمه ا ل أ خ ر ى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ر ى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إ ذ ا هو أ ر ا د أ ن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين ا ل أ خ ر ي ي ن فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال أ ب و داود لم الحميد ما يذكر في حديثه في ذكر عبد توركه والرخ والرفع إذا قام منتنتين حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو اخبرني فليح أ خ ب ر ن ي عباس د بن سهل قال اجتمع أ ب و حميد وابو أ س ي د وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه ة فذكر ذ يذكر الرفع إذا ا الحديث الرفع ولم قال م منتنتين و ا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس ف ت ر ش رجله اليسرى و أ ق ب ل بصدر اليمنى على ق ب ل حدثنا ق م س د د اخبرنا يحيى عن سليمان ا ل أ ع م ش حدثني شفيخ بن سلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا إ ذ ا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فانكم م عليك ل أيها ا ب ب ي ورحمة و ر الله ا ا ا ت ه ل ل س ع ل ي ن اذا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إ قلتم ذلك أ ص ا ب كل عبد صالح في السماء و ا ل أ ر ض أ و بين السماء و ا ل أ ر ض أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أ ح د ك م من الدعاء أ ع ج ب ه إ ل ي ه فيدعو به حدثنا سمين بن المنطفر أخبرنا إسحاق يعني ابن يعني إسحاق ي وقد س س ف عن عن شريك عن أبي إ ح ا عن ع ب الأحوة الله عن عبد الله قال كنا لا ندري لا الله الله شريك وحدثنا جامع يعني ابن أ ب ي شداد عن أ ب ي وائل عن عبد الله ب ن ث ل ه قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن ي ع ل م ن ا ه م كما يعلمون التشهد اللهم أ ل ف بين قلوبنا و أ ص ل ح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إ ل ى النور وجندنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أ س م ا ع ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقلوبنا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و َ تب ُْ علينا َََْ إ ِ ن َّ ك َ أ َ ن ْ ت َ ت َ و َ ا ب ُ الرحيم َُِّ و َ جعلنا َََْ شاكرين ََِ لنعمتك ََِِْ مثنين ُِ بها َ قادريها َ و َ أ اتمها ََ علينا َََْ حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمره قال اخذ علقمه بيدي فحدثني ان عبد الله بن مسعود اخذ بيده في الصلاة. فذكر د في ف الصلاة مثل دعاء حديث ا ل أ ع م ى إ ذ ا قلت هذا أ و قضيت هذا فقد قضيت ص ل ا ة إ ن شئت أ ن تقوم فقم و إ ن شئت أ ن تقعد ف ق ع د حدثنا نصر بن علي حدثني أ ب ي حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشهد ت ح ي ا ت لله الصلوات ا ل ط ي ب ة السلام عليك أ ي ه ا النبي ورحمة وبركاته الله قال ابن عمر زل س ل ا م علينا فيها وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حدثنا عمرو بن عون اخبرنا ابو ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن يونس بن جبير عن ح ط ا ن بن عبد الله ا ل ر قال صلاة الأشعري بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آ خ ر صلاته قال رجل من القوم قرت ا ل ص ل ا ة بالبر والزكاه فلما امتثل أ ب و موسى أ غ ل على القوم فقال أ ي ك م القائل ك ل م ة كذا وكذا قال فارم أ ر م ل فقال أيكم القائل كلمة ق و وكذا م أيكم كذا أ القوم قال فلعلك يا حصان أ ن ت قلتها قال ما قلتها ولا قد رهبت أن تكعني بها قال د رهبت ه تكعني أن ق ا فقال رجل من القوم أ ن ا قلتها وما أ ر د ت بها إ ل ا الخير قال أ ب و موسى أ م ا تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا فعلمنا وبين ّ لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا فإذا فأقيموا فكبروا صليتم صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر قرأت غير المغضوب ولا الضالين عليهم فقال و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تلك بتلك و إ ذ ا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم ف إ ن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن ح ن د ه و إ ذ ا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ف إ ن ا ل إ م ا م يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بسيل ف إ ذ ا كان عند ا ل ق ع د ة فليكن من أ و ل قول أ ح د ك م أ ن يقول التحيات الطيبات ص ل و ا ت لله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ا ل ص ل ح ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله لم يقل أ ح م د وبركاته ولا قال و أ ش ه د قال و أ ن محمدا حدثنا عاقل بن النضر حدثنا المعتمر قال سمعت أ ب ي حدثنا خ ز ا ج ة عن أ ب ي غلاب يحدثه عن حقان بن عبد الله الرقاشي بهذا فإذا قرأ بعد تشهدي أشهد أن لا إله إلا الله فإذا الحديث زال وقال لا إلا فأنصر قرأ أن زاد وحده لا وحده له شريف لا. قال أ ب و داود وقوله ف أ ن ص ت و ا ليس ب م ح ك و ر لم يجئ به إ ل ا سليمان السيمي في هذا الحديث حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عبد الزبير عن سعيد بن جبير و ط ا و و عن ابن عباس أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا ا ل ق ر آ ن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات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 سمرت ابن الله الله فابدأوا قال ابو داود ا ل ل لله م ك سليمان ل و على وعلى قارئكم ا بن و داود ا س ل ي م موسى كوفي الاصل كان بدمشق ا ل ابو داود دلت الصحيبة على أن الحسن هذه ان ح د ث ن ا حق ب ن ع م ر حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن ابن أ ب ي ليلى عن شعب بن ع ج ر ة قال قلنا أ و قالوا يا رسول الله أ م ر ت ن ا أ ن نصلي عليك و أ ن نسلم عليك ف أ م ا السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد و آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد و آ ل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك إبراهيم حميد مجيد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن حدثنا حدثنا بهذا الحديث قال بن شعبة زريع على آل يزيد صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم ب إ س ن ا د ه بهذا قال اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما ط ل ي ت على إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد قال أ ب و داود رواه الزبير بن عادي عن ابن أ ب ي ليلى كما رواه مسعر إ ل ا أ ن ه قال كما ط ل ي ت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله حدثنا ا ل ق ع ن ب ي عن مالك وحدثنا ابن السرح اخبرنا ابن وهر اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي انه قال اخبرني ابو حميد ا ل س ع د ي ن انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل ي على محمد وازواجه وذريته وذريته كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أ ن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي اري النداء بالصلاه ة أ خ ب ر عن محعود سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك الأنصاري أنه أتانا بن بن أمرنا أن أبي بشير في نصلي يا مجلس رسول رسول قال الله فقال الله له فكيف فسكت ك ي نصلي عليه ف ف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أ ن ه لم ي س أ ل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا فذكر م ع ن ا حديث كعب بن ع ج ر ة زاد في آ خ ر ه في العالمين إ ن ك حميد مجيد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زخير حدثنا محمد بن إسحار حدثنا محمد حارث محمد عبد زيد بن يونس بن بن بن عن بن بن عن بن إبراهيم بن عن محمد بن عبد الله بهذا العقب عمر عقبة زخير ا ل خ ب ر ق الله ق و و ا ا ل ل م صلي ع ل ى محمد ا ل ن ب ي الأمي و ع ل ى آل م ح ح م د د ث ن ا م و س ل من سره ان يكتال بالمكيال اوفى حدثني اذا ل ه بن طلحة ع ي صلى علينا اهل البيت ن فليقل ان يكتال بالمكيال ل علينا قل اللهم صل على محمد و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وذريته و أ ه ل بيته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي حدثني حسان بن ع ا ط ي ة حدثني محمد بن أ ب ي ع ا ئ ش ة أ ن ه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا فرغ أ ح د ك م من التشهد ا ل آ خ ر فليأسه نتعوذ من من حدثنا وهب بن بقيه اخبرنا عمر بن يونس اليمامي حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بعد التشهد اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب جهنم و أ ع و ذ بك من عذاب القبر و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة الدجال و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المحيا والممال حدثنا حدثنا حدثنا عبد, حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن الحسين الله الوارف عمر معمر عبد أبو المعلم الله حنظلة علي أن محجن بن الأذرع حدثه قال دخل رسول حدثه الله صلى الله أن بريدة عليه محجن صلى فقال إ ذ ا هو برجل د قضى ص ل ت ه وهو يتشفد وهو و يتشفد ي ق اني ل ل ه م إ أ س أ ل ك يا الله أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د أ ن تغفر لي ذنوبي إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم قال فقال قد غفر له قد غفر له ث ل ا ث حدثنا ا عبد ل ل ه سعيد ا ل ك ن حدثنا يونس يعني د ي ابن بكير عن محمد إسحار بن عبد ن ع الله ر ح بن أبي عمر ن بن علي عبد ل ا ن ا ل و انا اعبث بالحصى في الصلاه فلما انصرف نهاني و قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع فقالت وكيف كان رسول كان وكان اذا جلس ف الصلاه وضع كفه ل ي م ن ى على فخذه اليمنى وابض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الصلاة اليسرى رسول وسلم صلى عليه جعل قدمه قعد في ت ح ت فخذه اليمنى وفرش قدمه اليمنى وتاقر ق د م ه ا ل ي م ن ى ووضع يده ا ل على ي س ر رقبته ى ابراهيم ل اليمنى على فخذه اليمنى ي يده س ر وأشار ى ووضع فخذه أ أ ص ب ع ه و ن ا الواحد وأشار بسبابة حدثنا عبد ر إ بن الحسن المصريقي حدثنا حجاج عن ابن جريد عن زياد عن محمد بن ع ج ل ا ن عن عامر بن ابي ا ل عبد الله. عن عبد الله بن الجزير انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا د ع ى ولا يحركها قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عن أبيه أنه رأى النبي عامر عن صلى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال لا يجاوز بصره اشارته وحديث حجاج اتم حدثنا عبد الله بن محمد ا ل ن ف ي ل حدثنا عثمان يعني بن عبد الرحمن حدثنا عصام ب قجامه من ب ن بجيله عن مالك بن نمير الخزاعي عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن إصبعه السبابة قالوا د ح ن ه ا شيئا حدثنا أحمد ح بن ن ب أ ح محمد ومحمد م د بن بن شبوي ومحمد بن ر ف ع و م حدثنا م بن عبد د الملك الخزال قالوا ح عبد الرزاق عن معمر عن إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة عن نافع ن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال ابن شبوي نهى أ ن يعتمد الرجل على يده في ا ل ص ل ا ة وقال ابن ر ا ف ع نهى أ ن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب رفع الرفع س ج و وقال ن ابن عبد الملك نهى الملك ا ل عبد يعتمد أن ج ل على يديه إذا نهض إذا ي الصلاة حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن بشر ب د الوارث من أمية سألت السجود ع ل يصلي ه و مشفق ي ي ه قال, قال ابن عمر تلك صلاه المغضوب عليهم حدثنا هارون بن زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا أ ب ي و حدثنا محمد بن سلمه حدثنا ابن وهو وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أ ن ه ر أ ى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد ا في ا ل ص ل ا ة قال هارون بن زيد ص ا ق ط ا على ش خ ه ا ل أ ي س ر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا ف إ ن هكذا يجلس الذين يعذبون حدثنا حفص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ب ي عبيد عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن ك أ ن ه على ا ر ف ض قال قلت حتى يقوم قال حتى يقوم حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان وحدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زائد وحدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أ ي و ب ق ا ل حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي وحدثنا تميم بن المنتصر أ خ ب ر ن ا إ س ح ا ق يعني ابن يوسف عن ش ر ي ف وحدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إ س ر ا ئ ي ل كلهم عن أبي إ س ح ابي ق عن أ ا ل أ ح و عن عبد ا ل ل وقال إسرائيل ل ه ا أبي عن أ ح و والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن الله شماله صلى عليه وسلم يسلم حتى يرى ضياز عليكم السلام الله السلام خده عليكم ورحمة الله ورحمة ورحمة قال أبو د ابو و وهذا وحديث د حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسر. قال نصف يفسر لم أ داود ورواه زهير عن أ ب ي إ س ح ا ق ويحيى بن آ د م عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن أ ب ي وع ا ل ق م ت عن عبد الله قال أ ب و داود شعبك أبي كان ينكر يكون هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن منقوعة حديث حذف حدثنا عثمان ب بن عبد د د الله ح ن بن ا يحيى آ د ح د ث ن موسى ب غيث الحضرم عن سلمة بن عن بن كهيل علحمة عن ابي ه قال ص ل ي ت مع ا ل ن ب ي صلى ل ل ا ه عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم وسلم يسلم السلام يمينه و فكان ر حدثنا م شماله السلام عليكم ورحمة ة الله وبركاته الله وعن ح عثمان بن ب أ يحيى شيبة د ث ن ا ح ي بن زكريا ووكيع عن م ص ع ر عن عبيد الله بن قطه عن جابر بن سمره قال كنا إ ذ ا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أ ح د ن ا أ ش ا ر بيده من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أ ح د ك م يومي بيده ك أ ن ه ا أ ذ ن ا ب خيل شمس إ ن م ا يكفي أ ح د ك م أ و أ ل ا يكفي أ ح د ك م أ ن يقول هكذا و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ه يسلم على أ خ ي ه من عن يمينه ومن عن شمس حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ر ي حدثنا أ ب و نعيم عن مسعر ب إ س ن ا د ه ومعناه قال أ م ا يكفي أ ح د ك م أ و أ ح د ه م أ ن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أ خ ي ه من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا ا ل أ ع م ث عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن ث و ر ة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أ ي د ي ه م قال زهير قراه قال في ا ل ص ل ا ة فقال ما لي أ ر ا ك م رافعي أ ي د ي ك م كأنها أذنى بخير شمس